بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونساله ربي سبحانه وتعالى مغفرته ورضوانه اللهم انا نسالك مغفرتك ورضوانك يا رب العالمين اللهم ادخل لنا اجمعين اللهم ادخل لنا اجمعين اللهم رد عنا رضا ليس بعده سخط يا, رب العلي سخط يا رب العالمين اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الاخرين واجعلنا يا رب من ورثة جنه النعيم اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعالي اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم والفوز بالجنه والنجاة من النار ثم أما بعد يا احبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله لي ولكم حسن الخاتمة أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة أطيب أمنيا نتمناها يا احبائي في هذه الدار الدنيا أن نخرج منها وهراض عنا غير غضبات عندما سبحان الله الواحد يرى كده يعني النهاردة مش هتقوله بأننا هنكد عليك ولا حاجة أنا النهاردة هتكلم عن الموت والغسل وكيفية وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا رسوله صلى الله عليه وسلم أن أكلس الناس أكثرهم ذكراً للموت وعلينا أن نكثر من ذكر الموت لأن ذكر الموت إذا أكثر العبد منه بيجدد التوبة واحد ويجدد الإيمان في القلوب اثنين ويجعل الإنسان مستعدا في أي وقت اللقاء الله ثلاثة ويتعذ بالسابقين أربعة ويرى أن هذه الدنيا فلا يهتم بهذه الدنيا ولا يبكى عليها ما بص يلاقي الإنسان كده نفسه عنده أي اتلاق في الدنيا يلطمه خارج منها خارج منه خارج سبحان الله يعني بصت لحا واحد تبقى بتعد ما عرفش مسافره عمره ومسافره فين ولا كذا وبعدين بعد كده يأتي الأمر وينقضي الأجر ويأتي الأمر لربي سبحانه وتعالى قدره ولذلك لا يبكى عليها لا يبكى على الدنيا لا يبكى على شيء فيها ابدا لذلك أذكركم يا أحباء أذكر نفسي أن الموت يأتي بغته القبر صندوق العمل اللي ما يحسنش قبل لقاء الله متى يحسن اللي ما يصلحش نفسه قبل لقاء الله متى يصلح اللي ما يحاسبش نفسه قبل ان تغلق علينا القبور متى يحاسبها اللي ما يستعدش في اي وقت للقاء الله متى يستعد اذا خرج من الدار الدنيا او لقت الصفحات اذا خرج العبد من الدنيا قامت قيامته الصغرى خلاص ما عادش يقدر يعمل حاجه ولذلك هلموا احبتي الى العمل هلموا الى جنه عرضها السماوات والارض أعدت للمتقين هلموا الى فعل ما يرضي الله عز وجل هلموا الى التذكر والتذكره هلموا الى ما يقربكم من الله سبحانه وتعالى هلموا الى يوم مجموع له الناس هلموا هلموا للعمل يوم الحساب هلموا للاستعداد للخروج من هذه الدار الدنيا بالزاد النافع لن ينفعك بيتك ولن ينفعك ميراثك ولن ينفعك ثيابك ولن ينفعك زينتك ولن تنفع الدور ولن تنفع الثروه ولكن الا من اذى الله بقلب سليم هلموا الى عمل يقربك من الله سبحانه وتعالى اختي كذا امبارح جميله ما شاء الله لاقوات الا بالله يقول ماتت كيف ماتت أسأل يعني دي كانت في عافيه تمام ما شاء الله أخواتي قلب يا دوب لسه من العدة من عده زوجها ومش كبيرة يعني وبتقول لهم بلغوا بالتصرفاتنا ان أنا ما شاء الله أخواتي قلب لا قمت بسنة العدة تماما كما أوجب لي ربي كنت ألزم بيتي ولا أتطيب وأفعل كذا وأفعل كل ما يرضي الله عز وجل لكن الأمر جاء من السماء وهي في الكاف كامل العافيه ثم سبحان الله صلت وخلعت طرحتها وفرشتها على السرير ونامت يا دوب كده ريحت قضى الله أمرا كان مفهول ما أجمل حسن القاتلة ما أجمل أن يستعملك الله عز وجل يستخدمك يعسلك لك أمر عمل صالح ويقبضك عليه من أحبه الله عز وجل عشان كده بقولك وأقول لنفسي ما نهتمش بالدنيا يا جماعة دي إلى زوال دك ما فيش دايمة لحد لن تدون لأحد والله لن تدوم لأحد لا دامت لقبل من قبلنا ولن تدوم لمن بعدنا من لم تدوم الدنيا للنبي صلى الله عليه وسلم لم تدوم الدنيا لملوك الدنيا لم تدوم الدنيا كل من عليها فان ويبقى وجه ربي وحده سبحانه وتعالى زل الجلال وإكرامه ولذلك أقول وأذكركم وأذكر نفسي إن الإنسان يفتح صفحاته من دلوقتي ويبحث فيها ويدور في احواله في أحواله ويدور في طع في طاعته لله، ويبحث عن تقصيري في في حق رب، حق الله عز وجل، ويقول كم أنا مقصر في حق الله، كم صلاة فرطت فيها، وكم صلاة سهينا فيها، وكم سنة تركتها مع إن بتظني بتظن أن السنة دي رفاهية أو ما لهاش لازمة، مع إن السنة تكون بب سبحان الله اتنام العمل. نحن بنصلي السنة علشان تجبر كسرنا في الفروض ولذلك نقول يا أحبائي إذا مان عليك يوم وسمعت أن فلان قد مات أو فلانا قد ماتت ولم تتعظي فلن تنفعك المواعظ من لم يكن له الموت واعظ لن تنفعه المواعظ لو شفت الميتة كده وعدت تبصيها كده وانت بتبصيها تفكري نفسك انت الدور عليك بس انت الله اعلم النهارده بكره بعده الله اعلم لماذا تتاخرين عن النداء ليه يا امه الرحمن بتتمهري عن قربك من الله ليه بتتاخري عن تحويل تغيير احوالك بالطاع ليه بتتاخري ده الموت ياتي بغته ده احنا لا نعلم بامر ولا نعلم بمعادك ولا نعلم متى ياتينا فاللهم ارزقنا عملا متقبلا تعبدنا عليه وتيسره لنا وتقبضنا عليه وعمر الموت يا أحبائي ما كان زي بعض الناس بتقول ده ناكاد هنتكلم النهار زجين يا تبحتونا من أول يوم بالموت أنا لأني أحبكم وأحب طبعا وأخاف على نفسي فديما أذكر هذي الموت وهذا من هذي رسولي صلى الله عليه وسلم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين أكثر من ذكر هذه من ذات هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تكثير من ذكر هذه اللذان تعملي وتطيعي وتتقربي وتحس بنفسك وقبل ما تنامي يشوف صلاتك كاملة ولا مش كاملة الحسن تنامي والأم نم زي ما الأخت كده مبارح يدوب صلت وحبت طرحتها لسه يعني سبحان الله جمشة وهي ميدة وطرحتها لسه على السرير العالم ما شاء الله قوتي إلا اللهم رسخني مع وحسن حسن نقول يا احبائي احنا النهاردة عايزين نتعرف السنة دي لأنها لو تعلمها لبعض سقطت عن الآخرين لكن أنا أقول يريدت نتعلمها يريدت للمجموعة لكم كلها تتعلمها السبب. لأنه ممكن يكون لك أختي حبيبة أنت تحتاج تستوري عليها نحن بنحتاج نقض في موقف الساتر تبقى شعايزة ولا جزء من رجلها يبقى. ولا صبع رجلها يباك ولا صدرها يباك قالت تبصت لأيك بتغسليها والله ما شفت محوها. بتغسليها ما شفتش بطفة بتغسليها ما شفتش أي مكان فيه خايفة عليها كأن تخايفة على نفسك بتعملي عليها زي ما كونها تعدي لنفسك ع... بت... بتغسليها عشان تكون لك إن شاء الله ما رفرة للذنود وحلل في الجنة سواب أن تغسلي ميت وما تقوليش لأنا خاف وقف عند القوضة اللي فيها الغص تخاف بعض الناس بتخاف توقف عند القوضة اللي فيها الغص وتبقى كرسة لو قالوا لسه الميت في البيت بعض الناس لما تقول الميت لسه في البيت ما خرجش ما ترش ابدا تعالي ايه لما يخرج تظن انه جوه البيت عفريز ما دام الميت موجود وتظن وظم ويظن بعض الناس ان الميت لما بيموت لما جماعه ان روحه قاعده تحوم حوالين اللمبه لو مثلا في اليوم يسيب النور متولع جاهليه أعمال جاهليه يسيب النور في الأوضة اللي مات فيها مولع مقال ثلاث ايام ليه اصل الثلاث ايام دول روح قاعده في روح مين يا بنتي ده روحه دلوقتي بقت في عليين في السجن روح خلاص اول ما سبحان الله أول ما الانسان اول ما يخرج من الدار الدنيا اول ما يخرج من نفسه يكتب كتابه في علين فروح تكون في علين يا اما يكون شهيدا فتسرح في الجنه وتحط في قناديل اسفل عرش الرحمن دي روح متمتعه بقى يا اما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اروح نسمة في الجنه يأتين الراحه وريحانها اه بعد بس ما يسأل في قبر قلص لأتروحهم نعيم في نعيم في حواصل إيه ولذلك أقول أسأل ربي أن تكون أنا وأنتم من هؤلاء أهل الجنة وأول ما نخرج من الدنيا راحت المؤمن عند خروجه من الدار الدنيا ما تخفيش لو كنت مؤمنة راحتك أول ما تخرج من الدار الدنيا لكون لك, لك راحة ومستراحة ونعيم وسرور ورطية لمكانك كانك كده في الجنة ونيمة نومة العروس ونعيم على الجسد ونعيم على الروح وهكذا عقيدة أهل السنة والجماعة فأسأل ربي لي ولكم أن يقبضنا وأحبائنا كلهم على قنج التوحيد ابنة الميت بتسأل بتقول بس أنا مش عارفة قالت لا إلهي لله قال لها بنتي دي آخر شيء قالت أشهر الله إلهي الله محمد رسول الله وخرجت تشدوات السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله دخلت خلاص قالت دي مبدئه تلقنتها غير ما حد هذا ما هذا لاخر لحظه لاخر لحظه بتصلي اللهم ارزقني واياكم حسنا فاطمه نقول احبائي في الموت نقول الموت ياتي موتا والقبر صندوق العمل ترى من يخرج منا من هذه الدار الدنيا مفلس ومين يخرج مننا من هذه الدار الدنيا وهو جامع ما يرضي الله يجي يوم كله يقعد يوم يقول النهارده اسمع درس ثاني لان النهارده لو عرض علي اي عمل صالح اعمله لا النهارده ما عنديش حاجة الا ان في بيتي وسبح استغفر لا ابص في كتاب الله عز وجل يجي العشاء يقول لا انا هنجري علشان اصحى لقيام الليل ما هذا اليوم المبارك ما هذا اليوم السعيد هذا يوم مبارك وسعيد اللهم مرزقني بايه من هذه النعم دي نعم يا احبائي الناس بتظن ان نعم الدنيا انها عندها مال وعندها قصر وعندها بيت ما اعرفش شكله ايه عندها صحه كم من صحيح معتل وكم من مريض من سليم كثير ناس كثير جدا مرض لكن انا على يقين ان قلوبهم سليمه وعقيدتهم سليمه وعملهم وعبرتهم سليمه وكم من معافى فيه عن تصحة هد جبال زي ما لكنه معتل لا عقيدة ولا قربة ولا طاعة ولا ولا ولا ولذلك أردت سبحانه وتعليه ولكم فهم لماذا قلقنا في هذه الدارة هذه نقطة هناك بالموضوع يا حبي لماذا خلقنا؟ نرقنا خلقنا هو تفتك أن خلق أن يخلق على احنا ربنا سبحانه وتعالى نقعد نلها نلهو نلعب في الدنيا وكل واحد يعمل اللي هو عايزه لا لا لا لا ده احنا, احنا خلقنا للطاعه يا جماعة ده احنا خلقنا لطاعه الله عز وجل طول ما أنت في الدنيا انت في ده في الطاعة طول ما أنت في الدنيا وانت قاعده في طاعه لله عز وجل طول ما انت في الدنيا اتخلقت عشان كده وانا خلقت الجن والانسا الا ليعبدون هتقولي وانا هفضل طول النهار اعبد ربنا لا هو طالب منك قليل جدا طالب منك ادي صلواتك في وقتها كوني خاشعه في صلاتك ما تاذيش حد تعلمي ان هناك يوم قليل تعلمي ان هذه الدار الدنيا متاع وان اخرت خير وابقى تعلمي ان كل نفس زي اخذت الموت تعلمي ان الموت حد تعلمي لو كنت في روض المشيده اينما تكون ياتيك الموت لو كنت فين اين الملوك فين الملوك اللي كان عندهم القصور ولما بيجي الموت يلا بره الدنيا بل ترى <تورة> هاكربه على خير ولا على قول الملائكة الملائكة أو عذاب الملائكة يضرب روجهم وأذبرهم وذوق عذاب الحريم. الله عز وجل لنا حسنة قتيمة. نقول لأحبائي الموت كما قال عبدي سبحانه وتعالى في كتاب كل نفس ذائقة الموت وإنما توافقنا جرك يوم القيامة اليوم دار عمل. وقد ان طرح حساب عشان كده ربنا بيقول لك توفونا وجوركم يوم القيامه فمن يزحح حال من النار وادخل الجنه فقد فاز يزحح بس عن النار ننجو منها يا رب نجيني ونجيكم منها لما الواحد يشوف بس صوت النار صوتها صوت النار كده السخان وانت بيبقى شغال. بس مجرد ما بتفتحي الحنفية بيروح السخن عنه إيه هبك الأصوت كده تولي أهوز بالله من الشيطان يا ربنا نجينا من النار يا رب صوتها بس موزع فكيف بحال النار وكيف بحال أهل النار ولذلك نقول هذه نار الدنيا فكيف بنار الآخرة فمن زحزح علي مناري وقفنا الجنة وقال فاد ده الفوز يا حبائي اللهم رزقني وإياكم هذا الفوز اللهم رزقني وإياكم هذا الفوز اللهم اجعلني وإياكم الفائزات يا رب العالمين وبذلك نقول أدخل فقد فازم الحياة الدنيا إلا متاع الغرور المغرورين بيها ناس كتير كتير جدا مغرورين بالدنيا متاعهم وبكائهم وحزنهم وكآبتهم على الدنيا لك ما تكتئبش على حالة في الدنيا ولا تحزني أبدا على حالة في الدنيا لأن كلها إلهة زي ما قرر سبحانه وتعالى فيها متاع كل الدنيا متاع لكن أحزني على تقصيرك في حق الله عز وجل ذا اللي ممكن تحزني عليه ذلك يقول رسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن للموت لا سكرات ساعة الموت كده الإنسان بيبقى ليش شدة شديدة عشان تخرج الروح بعضنا يقول طب ما احنا بجوب بعض الناس تخرج بسرعة ما نعرفش مسألنهمش لكن لما سألنا الناس اللي بتخرج أرواحهم لما سأل أحد الصحابة وقالوا نفسي آله قال من بيقول لي سكرتش في لها إيه فلما جاء في سكرات الموت سألوا ابنه يا أبتال قلت كده صف لي سكرات الموت قال له ايه وصف له ايه وصف الموت وصفوا هلأوا السكرات بأنها بإن غصن شوك يشد من أطرافي حتى رأسي ينزع تنزع من كل حته وكل عصب الروح أشده تنزع من كل غصر هذا المؤمن فتيفة للكافر أو العاصي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 ويوم القيامه يا رب العالمين ذلك نقول يا حباي نقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت يقول ألا إن, للموت لو رأيت ان الموت يقول ان الموت يقول ان الموت يقول ان الموت يقول ان الموت يقول ان الموت يقول على الموت ان الموت يقول ان الموت يقول ان الموت يقول الموت يقول ان الموت يقول ان الموت يقول الموت يقول ان الموت يقول الموت يقول ان الموت يقول ان الموت يقول ان الموت لك الحمد ربي في الأولى ولك الحمد ربي في الآخرة زينك نقول في الموت يا حدائس موعدة الموت وما يتعلق بها نحن عايزين نتكلم موعدة بعين هنوصل إزاي هنغسل وإزاي نغسل وإزاي نصلي وإزاي نكون أهل لذلك الأمر لو نظر أحدنا إلى ميت فارق الحياة وما تفكر بها وتدبر لوصل إلى هذه الحقائق لو كنت شبتي كده بعض الناس بتخاف تبص الميت وأنا أرى لازم تشوفي الميت لازم تشوفي الميت مما يزيل قصوة القلب وحب الدنيا انك تبصي للموت اللي بيمشي على حاجه في الدنيا يشوف كده الموتى خرجوا بايه قاعدين ندور على الوفافات بيضاء وقطن ما نحطه فين ومسكن نعطيهم بيه وكل الامر ده مات يت... ده ما شاء الله روح رايحين وجنه عين اذا كان مؤمن وإما السقر من النار اذا كان والعياذ بالله نحمد الله لنا ونعوذ عليه نقول الموت معناه انتهاء الأجل في هذه الدنيا والرحيل منها الى غير رجعه محدش يرجع يا بنات رب يرجعهم اللي عليها صالحا كلا يتمنى كل انسان عاصي يرجع لا كلا كما قال ربي سبحانه وتعالى امر لا بده منه مهما طال العمر بدليل قولي كل نفس ايه ذائقه الموت هذه العذبه الاولى العذبه الثانيه الموت فراق الاهل والأحبة والمال والولد كما قال ربي في كتابه الكريم اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ونقصد ولا دمعات كلنا نخرج من المعات ونتظر انك لو اعدت حتى بنأخذ بالاسباب الواحد عين بيأخذ بالدواء ويأخذ كده لكن ايكي تظني ان لو جاء المعات مش يكون فكون فأكون كنا نقول يا احبائي والنقطة الثالثة خروج الروح من الجسل وبقائه جثة هامدة لحرك سبحان الله يا احبائي لما نشوف الروح دي يسألونك عن الروح الروح من الامر ربي وما أتيتم من عمد الله تستغرم الروح تتبقى في البناء دم دينا عرضا وبعد ساعة وبعد بعد الثانية لو من تخرج الروح تعالي أقل بيه ما تقدرشتش بيه ما هو ما هي معجزة الروح دي مش لا يعلمها إلا ربي يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وقل لهم وما أتيتم من عمد الله ولا أحد يعرف الروح ولا أحد من الدعاء من من الدعا الكف والوليد الحال اللي قال سبحان الله لا استطاع أحد أن يخلق بشرة ولا استطاع أحد أن ينفخ الروح في أحد ولكنها من علم الله عز وجل وديم أرتوكي يا أحبائي لو عايزة الطائز بأمر الروح وعايزة تزدي إيمان بالله عز وجل تعالي كده شوف الميت ولا كنت أنت أيما على خدمة الميت وأعادة تقلي وهو لسه فيه روح عايزي معاكي هيبقى حتى لو نايم خفيف ما أن تخرج الروح منه تعالي شيلي ولا اللي باع الجنب الثاني عشان تغسلي ولا تخلط بالكفن ولا يا رب نجينا يا رب نجينا يا رب نجينا رب سلم رب سلم ذلك أقول يا أحبائي خروج الروح من الجسد لقاء المصدر لا حرف ولا إرادة ولا قوة يفكرنا كلا إذا بلغت إيه الترا وقيل من راق وظن أنه الفراق والجدل فالساق للساق الى ربك يَوْمَ الدين مساء فلا صدق وَلَا قلا قلّ ولكن كذب وتولى وبعد كده عمل ايه وذهب الى اهليه منصرا اولى لك فاولا اولى لك فاولا تطيع العاصي جف أولا للعبس أن يطيع الله بدل تقسيره في حق ربنا سبحانه وتعالى لذلك موعدة الموت يا أحباهي نقول فيه أيضا الموت وصله إلى نهاية المطاف في هذه الحياة الدنيا وهدم لما رسم العقل انت أردت خطات ليه؟ احنا بنبكى على بكرة ليه؟ بكرة بيد الله عز وجل ومعاده بيد الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول ربي وما تَشَاءُنْهَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ تفكري كما أنت عايز. ودبر زي ما انت عايزه لكن المدبر هو من ومعاد سبحانه ومعاد عنده ميعاد محدد معين لذلك اقول يا احبائي الموت وساعه حتميه حتى وزي ما بنقول الموت ده حقي مفيش فيه مناص مفيش فيه مفر بليس له مفر كما يقول ربي اللي يا الله يتوفى الان اي توفى الان حين موتها والذي لم تمت في منيا يعني تمسك التي ايه اخذ الموت خلاص الروح خلاص ويرسل الأخرى إن أجل الذي يجلها معادة مره ثانية كما قال ربيه الموت أكثر حياة بنقول هذا ميت وده حي يبقى هو مضمونه ليس بالشيء المسأل محسوس ولكن أنا لما تيجي تشوفي ميت تقولي سبحان الله رب العالمين لذا كان معانا للوقت وذا كان معانا بيكلمنا وذا كان أعيد سبحان الله يضبر كذا وكذا ويعمل كذا ووعدنا بكذا ومسافر كذا ويحيامل كذا إيه الموت ده حقيقة الموت لا يعلم هرد العربي أحباكم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك نقول سبحانه الله كما أمر كما يقول ربي سبحانه وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي يمكن بكل وبعد كده نحصل فين ثم إن ربكم ايه؟ طبعا نقول النقطه التابعة في عدة الموت الموت ليس آلة وإنما وعدها قل لو الروح خرجها وإخراجها من بين العصب والعظم واللحم لك تخرج الروح تخرج شوفي كل حتى في كسرك لا بيارى في حرك مفصلة ولا يارى في حرك إيده خلاص اذا ما بتنزع الروح بتنزع من كل مفصل وكل عقله وكل صابع وكل جزء وكل عيل خلاص كل حته كأن الروح دي في كل أجزاء جسمنا سبحان الخالق إذا خرجت خلاص خلاص خرجت الروح خرجت الروح إلى بريئها وخالقها تعالي شوف الإيد كده لو سبتها اليوم كده هتبصت الآن بتتحرك ولا بتمشي ولا أو كذا عشان كده هنقول لو مات الماء يتم بالليل يا جماعة طروا مفاصته علشان ما يتي أبهزتين تقولوا يا أحبائي سبحان الله تخرج بين العاصر والعظم ونحن عدام بصعوبة شهيدة كما ينزع الصوف المبتل بالماء من الشوك لذلك كان الموت ألا منسميت سكرات الموت بدليل قول النبي ألا إن الموت لما ثقرات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموت فراق من الدنيا وانتقال إلى عالم البرزة في القبر. ومن ورائهم درزقون إلى يوم يبعثون وإلى قبر إلى حفرة بنشوفها ولازم نشوفها على فكر ونتفرج عليها ما بننزلش عشان ننزل موتنا فيها كاليسة لكن بينزل رجال بينزلوا فيها الرجال شديدة يقول شديدة ظلمة تراب إنت لو قاعدك شوية تراب تروعه لتعملي تنفضي لما بيوضعي في القبر أول شيء بيوهل عليك التراب سنبقى في التراضي يا حبائي بنبقى كل ما سنبقى كلنا في التراب ليتنا نعيد ليتنا نستعيد ليتنا نخاف الموت لما بأننا نتكلم فيه لا! الخوف من الله عمل الخوف من الله استعداد الخوف من الله أن كل واحدة فينا تشوف حالة تم قصرة في ايه؟ وتبتدي تظبط نفسها في هذا التقصير عسى ان ربنا يبعتنا الموت ونحن كده على طاعة نكون صايمين نكون بنصلي نكون بنصلي نكون بنقرأ في القرآن نكون في درس علم نكون بنعلم القرآن نكون في الجامع نكون في الكعبة نكون في طاعة حبتي أختي لنا في الله جميلة ما شاء الله وقاتل لنا لم أرى منها إلا الخير حسبها والله حسبها ولا نسكي أحد على الله عز وجل يعني كانت مصدى جدا على درس العلم حتى لما كنت أسافر عمر أو كذا ترحب تسأل مات الدرس؟ مات الدخل؟ لا تتأقر أبدا وفي درس في يوم من من من دروس درس البخاري كان يوم السبت وهي جالسه الام والابنه والابنه دي الابنه اللي ماسكه الابنه جالسين الثلاثه جنب بعض بس هي كانت نفسها جدا تمنت على الله ان هي تموت تموت في حسن خاتم وكنت اعطي في ذلك اليوم كلمه التوحيد ما احتاجتش حد يقولها لا اله الا الله هي معاها مذكرتها وتكتب على طول الدرس فكانت بتكتب كلمة التوحيد وأنا مرفع صبايا كده أقول لهم كلمة التوحيد اللي عليها بنعيش ونحيا وعليها نموت وكذا وهي جنبي واحدة كانت جالسة جنبي بتقول لها بعيدة كده شوية عشان أبص بالدخطر أهول التكلم وهي بتعمل كده وكانت آخر كلمة بتكتبها في مذاكراتها كلمة التوحيد رح تطلع والله يا حبيت والله وذهبت وأوسلها والله رأيتها كالعروس ما شاء الله طبيعي نبيه ما أشعر أمر قوتي إلا بلا. الأم كانت موجودة طبعا الأم فضع شديد منتهى التي ماتت مش ذكرت الأم بكلمة واحدة فقط قلت لها الآن ينزل إليك ملك يبشرك ببيت الجنة ها ترضي؟ أترضون؟ أتصبرون؟ الأم لم تتحدث صبرت. يريد نتعلم طعب الله يا سواء نقول يا أحبي الموت تذكر تذكيرها للأحياء عندما يروا الميت ومن يحملوا لأي المقدرة قاعدين للف وتحكم اللف كنت بتغسل ميت وبتكفنيه هنواريكم دلوقتي بنحكم اللف وندخل من هنا البتاع عشان ما يتفكش ونقض نربط بالربايت بالربايت ولو كانت الممتلع شوية نزود الربايت عشان ما تتفكش ونلف في الربوت من فوق ورح راجعنا على راسها نربط ومن تحت ونلف ونربط وتضحط في القبر في التراب وتوضع في التراب فهوا متفاجئ الربايد عشان إحنا متعارفين في الطراب هني بقى إيه عشان إحنا متعارفين في الطراب هني بقى لكن يبدل العبد أول ما يبدل الأكفان عشان كده لا تتغيروا في الأكفان أكفان ما تبغى الحير والجيب والألوان ويجيب الح... لا لا لا لا أول ما ينزع الكفن يأما يوضع العبد ينام كده الحير من الجنة روح وريحان ريحان جنة العين نسأل الله أن يكون أنا و عصد من هؤلاء عظم العين لذلك نقول الموت ننتظره منتظر أو ينتظر كل مخلوق منا على ظهر الأرض وهو يجهل, يجهل موعده كما قال تعالى هنا وما تبي نفس بأي أرض هنا ولا هناك ولا في أي مكان الله اعلم ولا يمكن الهروب منه أو الاختفاء عنه أو التحصن دون بدليل قبل ربي سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدركوا الموت ولا كنتم في برج المشيدة الموت جانب من جوانب عدالة ربي سبحانه وتعالى عاد بعض الناس يقولون بس الموت ده عذاب لينا وبنفرق أحبقنا الموت رحمة رحمة من رحمات الله تخيل لو كننا كبرنا وعشنا في الدنيا دي مع بعض الانسان قاعد بقى كده الرواء لا, لا لا لا الموت ستر الموت رحمة الموت قد اختكر لما تفرق حبيب أو حبيبه وتقعدي كده بينك وبين نفسك تقول ياه ما هو لو فضل لحد دلوقتي برضو كان هيموت ولو فضل لحد دلوقتي برضو هتموت بترضي قد اختكر ان كلنا ما فرقناش أحبة واغلى الأحبة فرقناهم لكن حقيقة الموت ربتنا وقدبتنا أنه يجب أن نرضى لقضاء الله عز وجل ونعرف أنه كلنا هنفارق وإن كان دلوقتي فارق ده فارق النهاردة كان هيفرق بكرة وإن كان اللي يفارق بكرة ما كانش يفارق بكرة هيبقى بعضه هيفارق هيفارق هتفارقيه أو هيفرق عشان كده إثباتي وعمالي للقاء غدا يلتقي بأحبة الأمر مش بعيد يا حبائي المر العمر بيمر بسرعة شديدة جدا, جدا جدا وإن كنت النهاردة فارقتي أحبة بكره تشوفيهم هتلتقي بهم بس هتلتقي بهم في مكان في جنات ونهار في مقعد طرق عند ملك المقتدر اللي بيمطنه اطفال بينتظروا على باب الجنه على اي باب من ابواب الجنه يقبلوه عشان يمسكوا في ايديه ويدخلوه الجنه ما لو بيمط شاب كبير شويه كبير شويه وكانت امه متعلقه بيه والاب متعلق بيه الأجر اكبر ونصبر ونحتسب ونعرف أن النوت ذا حق فعشان كده لازم أن نتقذب بأذب ربي ونرضى ولا نجدد لأنفسنا الأحزان ما تعليش تحط صور الميت وتعلي كل شوية نسيفه وتبصيره لا لا لا لا لا لا لا لا يرضى ربي ذلك أبداً لا يرضى ربي بذلك أبداً بالعكس أنت كده تتدخلي على نفسك مداخل الشيطان إذا أنت ليس راضي للقضاء إعلاني أن الذي خبضه هو الله الكريم وإعلاني جيدا أنه في مكان أفضل بكثير من المكان الذي أنت فيه احنا ليش بننظر أحبائنا؟ أحبائنا إنهم يكونوا في مكان أفضل منا، هم في مكان أفضل بإذن الله، وإحنا لسه في الدنيا، في صراع الدنيا وطلاء الدنيا، ولذلك نقول، الفرق آئل، الخروج منها آتٍ، بس هم سبقوا لما كان أطيب وأجمل، أصل ربي أن يقربنا منها على خير، يا رب العالمين، نقول يا أحبائي الموت جار من جناب جون عذ عذل الله، فكل مخلوق سيموت، لقبل ربي كل نفس إيه ذائقة الموت، ولا يعلم هي أمر قبل الأرواح إلا القادر وحده. فمنهم كما قال ربي سبحانه وتعالى النازعات ومنهم من ناشطات الملائكة ومنهم اللي هي موت الفجأة قال تعالى والنازعات ايه غرقى قالوا والناشطات ناشطة من الملائكة من تنزع روح الكافر نزع شديد كسوف ملبت والأخرى والناشطات ناشطة تخرج الروح كده مع انها برضه بنشوف سكرات الموت اللي انها بتخرج ايه كأنها تسل كأنها تسل كما يقول رب سبحانه وتعالى في كتابه قال صلى الله عليه سلمه تنفجاءة اللي هي ايه؟ يعني بيقول بيصف النبي صراحة ان من ضمن الحاجات اللي بتخلي جيد انسان بتحذن الانسان وتأسفه موت الايه؟ الفجاءة لكن ان الانسان بيعش مهيئ تعرفين بيكون يكون انسان مريض فالاخت الماتت دي بتقول بس الماتت فجأة اقول بد ان يكون اختار لها ربي الخير. لا بد أن يكون ربي لأن الذي يختار في ذلك الأمر ربي سبحانه وتعالى نقول موعده الموت يعني حضور ملائكة خلي بالكم في النعيم ده هضور ملائكة وأجدهم أجدهم على جسد الذي خلاص سبحانه ربي وهو يراه ولكنهم إيه لا يرون كما قال سبحانه ربي سبحانه وتعالى كما قال ربي في كتابه فلولا إذا بلغتهم حمقون وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا كنتم ايه, غير إيه؟ لو ان كنتم غير مجنون ترجعونها ان كنتم ايه صادقين فانا إن كان من المقربين ترجو ريحانا نعيم فاسال ربي ان يكونوا لكم فان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم وان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما انك من المكذبين قطران فنزل من حميم وتصبح جهنم اسال ربي ان اكون من الاوائل يا رب العالمين ليه بقول يا احبائي ان تخرجوا من سجن الدنيا هو ده اللي عايز ما تحزنوش ولا تهن ولا تحزنوا الموت يا خروج من سجن الدنيا التي هي جنة الكافر وكانت احتل من المؤمن ونعيم وتتمتع الروح بنعيم عده الله لعباده المتقين يعني شو نحن نعادي نعيم على الميت إزاي؟ وهو خارج لنعيم الآخرة خارج لنعيم الآخرة من ذلك الدنيا إلى ساعة الآخرة كما أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الموت خلاص من هذه الحياة الدنيا وسعبها ومشاقتها وكذا وانتقال إلى ما هو يعني نقول انها امرت الى القبر في القبر وضمه القبر وعذاب القبر للعاصي وحشته حيث لا مؤنس الا صالح العمل لامل هذا فاعدا كما قرات الله لاجل هذا فاعدا لنمن فاعدا وللحظه فاعدا لوجودك الوحد في قبرك فاعدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال ربي شتابث يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء لذلك نقول يا احبائي الموت يعني طي الصفحات اتقفل الكتاب خلاص كتابك كتابك اللي انكتب فيه اعمالك لان العمل ينقطع بالموت وليس ما يدفع عوتي صدق صدقه جاريه وعلم ينتفع به عشان كده أعماله علم ينتفع به علمي القران وتعلم القران او صدقه جاريه اعملي سقيا يمان اترك شيء مصحف في مسجد لك عمل صالح يبقى بائي ده بقى يتختم على كتاب إلا الأشياء دي يختم على كتابك إلا ما عمل ده شغال يأتيك يأجره طول ما انت لحد ما تقوم الساعة وأجر الصدقة الجارية باقية لك عملتي سقيا ماء عملتي بنيتي مسجد حطيت طوبة في مسجد حطيت المصحف في مسجد ساعدت في دور علم كل ذلك لأحبي. نشرتي علم عملتي مقبره عملتي كل ذي هي ابواب الخير التي هي مربنا سبحانه وتعالى تظل لك جاريه او ولد صالح يدعو لك ربيتي ابن صالح او بنت صالحه تدعي لك لانك ربتيها بالصلاح تدعي لك انك علمتيها التقوى تدعي لك لانك كنت بتقولها عين وحرام ولا يجوز بتدعيدك لأنك ربتيها فيها واتقه الله عز وجل وهنا تكون الدعاء مستجاب وولد وصارح منها دعو له والموت ان توقف حركة الحياة بالنسبة للميت فلا طعام ولا شراب ولا بيع ولا شراء ولا أخذ الموت سبحان الله الموت أكبر واعب بالإنسان إن كان منحرفا عن جدة السواب الموت أكبر واعب إن لم تنتفع بموعظة الموت بتا انتفع الإنسان كيتون كي الى وجهه ويتوب الى الله سبحانه وتعالى بما فعل ويستغفر الله عما فرض ويعاهد الله عز وجل على بدايه صفحه جديده مع الله على طاعه الله سبحانه وتعالى ونقول الموت واحد مهما تعددت اسبابه ولكن اراده الله القلبه احنا خلق الاسباب ده يموت معرفش فين وده واحد يموت فين وده واحد يموت جاله مش عارف بالكده وده واحد يموت جاله واحد يموت جاله واحد يموت ما كانش عنده شيء ولكن الموت واحد مهما تعددت ايه نعم. الموت إشارة إلى قدرة الله عز وجل وقوتيها على قهر كلنا مقهورون من الله أحد شيء أبدا يقدر يفر من الموت يبقى احنا مقهورين لإيه مقهورين بامر الله سبحانه وتعالى طيب تقول اللي هو الموت إشارة إلى قدره الله الموت يحق المقروب يحبين صح هو الإنسان سبحان الله يفضل الإنسان ولا يبدأ أحد يحب الموت بأنه مصيبه إذا جاءتكم مصيبة الموت ثم يا يعني هو مصيبة فعلا والذي ذلك قيل الموت حقه مكرون لا يوجد أحب يحبه بس سيدة قالت كلا الرسول أيته لا يحبش فينا بيحب الموت يا الصدمة ألا ليس كذلك عيشة. ولكن لما المؤمن يعاين ويحب الله حب يحب رقاء الله متى يلاقي ملائكة عليه يلاقي مكانه في القبر ما شاء الله واسعه ربي في قبره واسع عليه يلاقي في مكانه روح وريحان وجنه يلاقي مكانه مفتوح له على مكانه في الجنة. ربي أخر الساعة أخر الساعة. أولادي عايز يشوف النعيم اللي أنا فيه. يا ربي أنا عايز يشوف النعيم اللي أنا فيه. فيقول له ليس الآن. فلما بيبقى الإنسان بيورى ما يعاير ما أعده لورا له ربي من النعيم تريم فرحان فبيحب لقاء الله. ويحب ربي سبحانه وتعالى وق وهذا يقول للمؤمن اللهم ارزقني واياكم هذا الامر يا رب العالمين ذلك نقول سبحان الله يحب اي الموت حق نقول لا يحب احد ونلاحظ ان الانسان عندما يكبر تكبر سنه يعني ويمتد به العمر بتضعف خلايا جسمه ولكن تقوى عنده خصتان كل ما الانسان يكبر بتقوى عنده خصتان يا رب ثبتنا <تصفيق> ايه الخاصتين بقى دول يقول في ذلك الامر يهرم ابن ادم ويشي في الحرص على المال والحرص على العمر لو حد كلمك في الموت ورب جلستي مالد الموت لو كنت كل ما بتكبري تلاقي الأمر ياه ما حدش شف قلني أنا هرموت هنموت وهموت وما ترجعي شابة وترجع جميلة وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى رزقك حسن القاتمة وكذا لذلك نقول الموت معناه خروج الروح من الجسد التي بقيت في مدة حياتي في الدنيا ولا نعود إليه إذا سؤال إلا عند سؤال القبر بعد الدفن وللبعد بعد الموت حيث النعيم بدخول الجنة لمن آمن وعمل صلاحا ثم الطقاء والعذاب في الجحيم لمن أتى كان عكس ذلك. الموت حكم إلهي وقضاء مبره من الله في كل مخلوق كما قال ربي سبحانه وتعالى في ذلك الأمر ولفقه في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله كل هاي سبحان ربي الموت أمر لا يجوز تمنيه حدث فينا يتمنى الموت والذات يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لذور النزل لذور النزل لذور النزل تقول يا رب موت لعله يصير عمرك فتتوبي تزدزيدي أعمال صالحة طول العمر في عمل صالح بزيد من قول الله ما طول عمرك على عمل صالح كل ما عمرك في الإسلام أنا كل يوم بتطلع بيضة وشيبة في الإسلام. كان ذا شاء الله عند الله لك منزلة بإذن الله من شابه شيبة في تخيلي بعمل صالح اثنين كانوا من المجاهدين في سبيل الله قيل في ذلك سبحان الله واحد منهم مات فين واحد منهم مات واحد منهم على فراش والثاني مات شهيد فلما رؤية أحدهما لا إن دمك أنتم اللي هو اللي مات على فراشه أعلى. فقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى بعده سنة وصم رمضان سيفين اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين لذلك نقول يا أحبي الموت هادم اللذات مفرق الجماعات بتحب حد وتفرقي وتبعيد عنه لكن بعد ما بتهدي وبتهدأ أقصالك بتقولي هذا حق هذا الفرق واجب هنتفرق هنتفرق هودي هو أغديعت ربي وأخذ وخلاص لازم نرضى بقضاء الله لازم نراضين بقضاء الله عز وجل وتحول حياتنا بعد هذا الإلتحام إلى حياة طيبة بالعكس ربنا سبحانه وتعالى بيترينا يا جماعة عشان يقربنا منه فالمفروض الإنسان يأخذ هذا الأمر حذاء خلاص يبقى الأبدام تتحان من الله عز وجل النعيل عايز يجعل هذا العبد قريب من الله عشان يميتك على هذه الطاعة يوم ربنا سبحانه وتعالى يقربك من العبد فتكوني أكثر طاعة لكن إذا كان الابتلاء في حياتك وفراق الأحبة في حياتك يتولد بعده بعدك عن الله، ده مقتبع، ده غضر من الله عز وجل إذا لقيت نفسك، فراق الأحبة، بسيطة بحالي كده، لقيت حاليك ازداد، ومشاء الله قواتي إلا بقيت في زيادة، ومشاء الله بقيتي على إقبال على كتاب الله، بقيتي إعلامي أنك على قرب من الله عز وجل لما أحبك ابتلاه عشان يزيدك بفرد الله عز وجل نقول نقولي أحباي، المنت هاجم للذات، وفرق الجماعات، الذين قلنا به أكثر من ذكر هادم اللذات يعني الموت أيضا ايه فساده والتكفين بقى إن شاء الله كده نعرفها علشان نكون إيه؟, ايه ناخد السنه دي وناخد اجر من غسل ميتا او كفنه نقول يا احبائي صفه الوسط والتكفين وصلاه الجنازه من الفقه هنقول مصور عندنا نقول اولا يجب للمسلم ان يستعد لنزول الموت بايه بالأقصى بتستعد تقوله أنا استعد للموت ونعد أستنا وعد بعد نطلع فكرة الآخه تقول تخيفة جدا واحدة تبالي مثلا مثلا أبغى خاف من الموت زي الأختك تبالي دلوقتي في ابن بيعمل كذا وكذا وكذا لكنه عندما يسمع عن الموت يترعب من الموت ماذا يسمع نقول لهذا الابن أو هذه الأخت التي تسأل حبيبتي مرة في في الأخوات في البث المباشر تقريبا أقول أقول لها فكري إن الموت ده للمؤمن حاجة جميلة جدا الواحد لما بيفرق أحباء ويكونوا على طاعة يبقى حاسس النوم بعدوا عن التعب الدنيا ومشاقتهم عن النوم عادين دلوقتي نايمين نومة جميلة ورحم ما شاء الله أقوة إلا بالله في الجنة يأتيها من نسيم الجنة كل, كل لحظة فلا يجب أن نفهمه أن الموت مش ليس يعني بعد أكساب صحيح أو خروج روح لكن الموت بعده حاجة نعيم جميل جميل وهذا للمؤمن ونذكره بالرجاء ونذكره بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا أن الموت راحة ومصطرحة للمؤمن لما النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة واحد قال الناس تسني عليه اللي بتحبه وزيك لازم لازم نحسن علاقتنا بالخلق لازم نحسن علاقتنا بالخلق هم شهداؤنا على الأرض هم شهداؤنا على الارض لما تيجي سيدي سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا وجبت وجبت وجبت الناس قاعده جسدها راقد المشقى ناسه دي وجاء ثاني بقى جنازته الناس قالت اقول اعوذ بالله ارتفاع الارض منه والشجر والحجر وال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت وجبت وجبت فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال أما هذا في شهاده الناس وجبت له الجنة وأما ادى في شهاده الناس عليه وجبت وجبت له النار صلى الله ان يثبتنا وان يرزقنا محبه الخلق يا رب العالمين اقول يا دايه يا استعداد للموت يكون واحد من الاعمال الصالحه ما تفرطيش في يومك اييه تفرطي في يومك تضيعين كوني حريصه بيومك أشد عن حرصك بمالك المال هيتأثر على ورثه إنما يومك هو اللي هيصاحبك في قبرك يومك هو اللي هينفعك. إنما المال اللي انت كسبتيه هو ده اللي تتحسب عليه عن كل صغير وقميره كميره جاملين وأنفقتي في إيه؟ وهتسبيه بره أما يومك هتخديه معاك قبرك. عملت فيه إيه؟ أعبت فيه إيه؟ اتملأ بكم من الطاعات مالك يا ليت مالك اللي اتعادت فيه نفسك وبكيت عليه وقعدت خاصمت أخوك عشان الميراث وخاصمت أخوك عشان المراسة وزعلت مين عشان الفلوس ومين سرق مين خلي كل إنسان شيء خلي كل إنسان ياخد انت هتخرج من غير المال ده خدي اللي ربنا قدره لك خدي السدقين وهكوني والله العظيم سعيدة ارضي ارضي بالقسم اللي ربنا قسمنا لك حتى لو كانوا ظلموك زي ما بيقولوا هتشوفي القليل اللي هيبارك لك فيه وهتشوف أنت لما تخرجي من الضار الدنيا هتشوفي الرزق اللي ربنا هيرزقه لك بسبب انك مثلا ظهرموك في مال ظهرموك في ميراث ولا خاني لديك حق ضاع ما <تصفيق> <تصفيق> الذي يحكم عادل والذي يحاسب كريم والذي لا يحاسب والذي يحاسب لا يضيع عنده فقال ظرة لو خردت وحدة متخردة أتينا بيها وكفى من المحاسب ومن؟ والله عز وجل لذلك اقول يا احبائي الابتعاد عن المحرمات بعد الاعمال الصالحه وأن يكون حاضرا في ذهنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ذكر هذه اللذات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات المسلم فانه ينبغي من عن على من عنده الناس اللي معاه في البيت عده امور يا احبائي اول حاجه يغمض عينيه لانه صلى الله عليه وسلم اغمض عيني ابي سلمة رضي الله عنهم بعد ما طلعت الروح بتبقى الضلعين مفتوحه كده يروح على طول قاعي مغمض عينه لو سبتيه عينه مفتوح قبل ما مفتوح لأن يقول النبي صلى الله إنه الروح إذا قبض تبع البصر بس تلاقي يروح شخص كده تروح أنت عاملة المقلاتين تحت كده ما تطوليش علشان الأمر يبقى إيه لو أطلتي المسألة أبص تلاقي العين مفتوح وبرضو لو حتى كانت العيون مفتوحة ما تخفيش دهود دلوقتي بين يد الرحمن ده انت دلوقتي في صحبة ملائكة اللي بتدخل تغسل وتلاقي واحدة اتأخروا عليها في انها عينها ما تقفلتش قاعدوا عليها لفترة وما تغسلتش كانت في الوحدة لما ماتت وكذا ما تخفيش لو شفتيها كده ما تخفيش انت في صحبة ملائكة ايه اللي بيخوفني يا جماعة احنا واحنا بنغسل الميت بتحسي اللهم ارزقنا الجنة تحس انت في صحبة ملائكة والله انه وقت طيب والله وقت يكون طيب وقت جدا ومن الو ومن اجمل الاوقات اللي الانسان بيقضيها انك تكوني بتغسلي ميت تحسي كانك بتزحمك الملائكه أنت واقفه أنت عبده فقيره في زحمه الملائكه الملائكه جنبك من كل جانب عشان كده اطمئني ودي افصري لنفسك ودي افصري لاحبائك وملائكة تقولي الا خير حتى الملائكه لو قلت كده تؤمن عليك في هذا المكان نقول انه لين مفاصله لكي لا تتصلب لك. ويضع على بطني شيء حتى أنت احيانا بيموت بالليل او الظهر وابنه جاي من الصفر منتظرين له بكرة حطي على بطنه حاجة تقيلة شوية علشان ما ينتفخش لان احنا احنا حاجة فعرخ جدا اه الله احنا سبحان رب العرش العظيم ما فوق ترابي ترابي يا حباي فنقوله زي يعني لدينا فصله كده ولكن سبحانه رب العرش العظيم كل الإنسان صالح كده تبص تبقي نهما ده السنتي تاني يوم والله يبناك طري طري طري واتقلب معاك وإديه ما شاء الله طري نقول اللهم مرحمنا رحمة وسعة. أن يغتوب التوب لازم يغتوب سوبيستر بدأوا كله. لقول سيدنا عاشور الله صلى الله عليه وآله فسجى بوردن من إيه حبر أي غطى بصور المخدر. أن يعدل بتهيزي والصلاة عليه ودفنه في المكان اللي فيه أفضل يدفن في بيته في بلده إلا لو كان الأمر يعني فيه اضطرار وفيه وصية وعايز يعني يربطوا على قلوب أهل هناك بتاع جائز نقله. لكن الأولا من يدفن في المكان اللي اللي مات هذا من السنه نعم طبعا واحد عادي له يجي من منين يجي هنا وعنده مدخل المدينه ان لله دل... يعجله كان فيه واحنا ناس كتير جدا تتمنى تتمنى تتمنى انها انها تموت او تصلى أو او يتصلى كان يعني اخت اخت مي في بدا كان زوجها امنيته كان امنيته ان هو كل ما يشوف العدد الكبير في الحرم فانتوا عارفين اللي يصلي عليه كم واحد ويدعي له يكون شفيع له يدخله الجنة بشفاعته فكان ما يصلي وكان يعمل هناك في في المكه زوجته فيقول تقول كل ما ينظر إلى هذا الجامع يقول يا رب ارزقني صلاه في هذا, الصلاة علي في هذا المكان وظل يدعو الى هذا الدعاء فقط كان وقد كان تقول وطلعت وصعدت الى الدور العلوي لكي انظر الى جنازته شوف من اللي صلى عليه كان في وقت مشاف رمضان والايه جمع تقول لي جمع رهيب من الخلق جمع رهيب من الخلق ويصلي عليك لما يكون الانسان صادق النيه يصدقها الله عز وجل و لي اختم في الله والدتها سفرة العمره وكانت هي بتوليمه سفره يعني قالت لي ولدتي سفره العمره وشعر بيه بس لنا بتقول ايه سلمت مش على فكره انا مش جايه انا مش جايلك تاني انا, جاي أنا هتدفني هناك خلاص هي الام كانت تقول كده وسبحان رب العرش العظيم راحت وسبحان ووفر المدينة دخلت في يعني مرضت ودخلوها المستشفى في مكه فدخلت حكومة كذا فترة كذا بتاع وماتت في مكة وصلوا وصل وصل وصل عليها في الحرم المكي ودفنت المكي من صدق الله صدق الله عز وجل اللهم ارزقنا حسن القاتل نقول ان يعجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه كذا قال نبي أسعر الجنازه أن يدفنوا في البلد الذي مات فيه كما ذكرت لكم لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحب أمر أن يدفل القتل في مضاجعهم في مكانهم أي في أماكنهم ولا, ينق... ولا ينقلهم ما قال لا قلوهم لأكدفلوا كل واحد في مكانه فالسنة يدفل الإنسان في البلد اللي هو مات فيه عشان يبقاش بيه إسقال على النار إلا لو كانت في حالة واحدة بس فقط إنه هيبقى الأمر فيه مشقة بالنسبة يبقى ده بالنسبة لإيه للأمر الاستعداد نعم غلث الميت نعم اللي هو بره أوه. جس الميتي أحبائي وتكفيني والصلاة عليه ودفني نقول فرد كفاريا إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين يعني لو حد مننا أنب المهمة خلاص مش فرد عين نعم أيو نعم وذلك يعني أنا أرى ذلك يعني هو سبحان الله حتى أومة علشان إيه ما تبقاش تجمد على كده تيه بس على كده لو كانت, لو كانت بعيد الأمر يعني ماتت بين لي الأول عصر فا الأمر يستدعي لكن ما تد اللي بنربطها إحنا نغسلها خلاص ليه نعم بتاعت بالليل بتاعت بالليل لأنه أنا بحس إنها ممكن ساعة النهار هبتبقى دي نعم أولى أولى يعني والله عالم في ذلك لأن عشان الفك مع إيه ما ينزلش لأن لما الإنسان بيتواصل الله عز وجل بتوصل الفك يتدلل المناخ يتدلل سبحان رب العرش العظيم ولو ان بعض الناس لما تبص لهم كده كانهم ملايمين كانهم ملايمين سبحان الله نعم نقول يا احبائي اولى الناس غص الميت تكفين اولى الناس بغص الميت اللي وصي وصاه لو مات مثلا فلانة ترسلني الوصيه يعني واولى الناس بالغص الامناء واولى الناس بالغص العالمين بالاسر واولى الناس بالوصى اللي هما كف واولى الناس بالغصص من يكون لسانهم اهل ساتر طيب تغسل وتخرج بعد كده تقول قبيح ولذلك تدخلي الغصص وتخرجي ما تتكلميش الا لو حبيت تبصري اهل ميت ما شاء الله لا قوه الا وجهها مبتسم. ما شاء الله إلا ان بنتي جميله ما شاء الله قوتك الا كانت مستنيرة لو عايزه تبشري لكن مش عايزه مفيش كلام لا يجوز ان الانسان يخرج من الغض لانه احيانا يا جماعة يبقى الميت مصاب مثلا باي مرض عضوي وبيلقى صالح جدا لكن تبص تلاقي مثلا ايه نتيجه مثلا جاله نزيف خارجي بصي يا جسمه كله بقى بالنماتيك متأثر فاهل وقال جسمكم خايفين طب ما صالح ليه لا ما تخفيش. ده نتيجه المرض اللي هو فيه حصلوا كده وتقواه الله بسبب هذا المرض فبدت الدم يتسرب بره يتسرب, يتسرب يتسرب يتسرب ودي لكن لكن العمل يعني سبحان رب العرش العظيم يسبق اقول الناس بالغص الميت وصيته اللي وصى بيه الميت ان يقوم بغصبه ثم الاب اذا كان الابن يعني لانه اشد شفقه وأعلم من يعني أقرب والأقرب الأقرب والأقرب فالأقرب لما تيجي تشوفي لأنك اللي بيغسل جماعة عنده شفقة لما يجي يشيل ما يشيلش بعنف لا حسستي كده بتشير برحمة تحطي بالراحة عظم الميت كعظم الحي خلي بالك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس تروح وممكن يقع ميت يا ربي سبحان الله لحول وقوتي إلا بالله بيكوني حريصة جدا وانت بترفعيها عشان تربعت لغوتي على بطنها وبقت عشان تربعتي على بطنها وحريصة وانت بتنزدها كأنك بالضبط تبتضعي طفل صغير تكوني حريصة تكوني مؤدبة في معاملتها حتى لما تكوني بتجيبها بالجنب الثاني عشان ما حط تكوني حريصة مؤدبة في نقضي ما تشتيش بتنزعيش ايدها لان انا لو كانت حيية توجع صفت عظم الحي كعظم المي حتى لو جنجي نختارها نقول الغسط من اختار لماء كده دافي أو مش لازم معينها لا مش خلاص يعني هل يدور الشاعة ساقاها بعد ذا بحيانا لكن مرحش جيد ماء بتغلي ورخص لها بيها لا زيك نقول يا أحبائي الأنثة تغسلها من نغصت بها ثم الأن ثم الإبنة ثم الأقرب والأقرب أكثر الناس تغسل بنتها البنت لما تيجي تغسل أمها أو الأخت تغسل أختها أو الواحدة بتغسل حبيبتها أو صدقتها هل تستر لو رفعوا المناية شيء غطوا المناية انزلوا بتنقى خيف وهي بتغطي نفسها بتغسل وهي البطية تماما يعني, يعني انت بتغسل الميتة وما بتشبيش منها لاحظ أي شيء كما قلت لكم من القلادة إلى القلخان والحبة يا دوب شايفة صابع رجلها يا دوب شايفة صابع رجلها فقط ذلك نقول سبحان الله يا حبائل صابع رجلها دي كم وقفت عليها بالصلاة هذه الأقدام كم وقفت عليها بالصلاة سبحان ربي تطيب بنطيبها واحنا بنغسل لازم بقى يغسل زوجته عشان بعض الناس بتفتكر ان الزوج ما يغسلش زوجته لا ممكن يغسل زوجته ولو عنده القدرة يغسله القدره اللي يغسلها لوحده وذلك افضل هقول لكم الراجل هنا بيغسل الراجل ده لوحده ما لهوش حد فهو اولى بالستر يبقى هنا ولي الزوج ان يغسل زوجته وقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشه ما ضرّك لو منت قبلي فغسلتك يعني لم تقم لي عيشة غسله لكن ما النبي قبل عائشه ولزوجة أن تغسل زوجها ولذلك ما أسماء الدين تعني لأن على بكر الأمس أن تغسل زوجته الناس دول ما درسها الناس دول يعلمون الأدب الناس دول يعلمون الفقه يا ربي رجعنا إلى إلى العملهم وإلى سلوكهم وإلى وإلى خوفهم من الله وإلى رجاءهم في عفو الله وإلى تعلمهم وإلى دينهم وإلى قوتهم مع الله سبحانه ويا رب يرزقني وإياكم فقهم. يا رب العالمين لذلك نقول يقول وللرجل والمرأة أن يغسل من له أقل من سبع سنين سواء كان ذكرا أنا أنسة لأن عروس لا حكم يعني لست صغير طفل صغير يبقى ممكن تغسلي ممكن تغسلي إذا مات رجل بين نساء ملحق أو مرأة بين نساء ملحق فلا يغسل الستات ما تغسلش الرجاله ما دامها مش جوزها لكنه ييمم وذلك بان يضرب احل الحاضرين التراب بين يديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه يحرم ان يغسل المسلم الكافر او يدفنه يحرم أن يغسل المسلم الكافر أو يدفنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصلي على احد منهم مات ابدا كما جاء فإذا هذا نهي عن الصلاه عليه وهي اعظم نهي عنا دونها <تكتبال> ها؟ لا لو واحد مثلاً كان إنه هاي غصروا ما بيجي ولا ولا بيغصروا شيء. لكن أفردي مثلاً قالوا تعالى عشان تقريباً بيلبسون بدل أو اللبي. فعدين مثلاً أفردي هاي يلبقوه كذا يعني. أنت رأيك إيه؟ يس يسنا عند تغطيل الميت سألني هي فت هي أهل إلا لو كان ما لا يوجد من أهله. شوفي ربنا إلا لو كان لم يوجد أحد إلا المسلم يكفنه يبقى لازم يكرمه وحطه تحت الطرار بس لكن لو في من يقوم المقام فاهمة يا فكحية الأمر واضح فاحية يا فكحية والله يفوضح ما يجعله ليس بقى الواضح فاحية يا فكحية بارك الله فيك يا فكحية نقول هنجبقى الغسل يا بناتان غسل إزاي افتحوا كده أذانكم علشان فينا البنت اللي ممكن تغسل أمها وفينا الأخت اللي ممكن تغسل أختها، وفينا الأخت اللي ممكن تغسل صديقتها، وفينا الأخت اللي ممكن تغسل جارتها، وفينا كلنا تعالوا نتبع هذا الأمر، تعالوا ناخذ الأجر حلال الجنه تعالوا ناخذ الأجر السطر من الله عز وجل، تعالوا ناخذ أجر هذا العمل الجميل اللي هو من كف من غسل ولا سطر ولا كذا ومغفره الذنوب من الله سبحانه وتعالى، أول شيء يا بنات. عرب لكم ايام اربع سنين والله ما أنا ما جبت العروسه فعلا بس أنا قلت ان اللي مش هيشوف العروسه لكن غيروا الشاشة فكان اولى شايفين انتوا دلوقتي فاهمين معايا نمشي خطوه خطوه وتفهموا اول خطوه يا بنات وسمي عند ترتيب الميت اول حاجه انا بقول لكم بال كده دلوقتي ميته الميتة من بالليل او بالنهار ولابسه بلوفر ولابس شتوي يلبسها نفسه ونفسه ممكن جدا على فكرة بنعمل بالراحة قوي قوي الأول حاجة بنطرح عليها الملاية غطينا من غطينا من الليل أو من الساعة بالملاية ونبتدي بعد كده نعمل ايه؟ نبتدي بعد كده بالراحة نسحب الجزء اللي هو اللبس التحتاني وأنا من تحت الملاية يبقى أسحب غيارها السفلي من تحت الملاية بالراحة بقدر كأنك بتخلاعي لأمك أو لأختك أو لبنتك وبتقول لك اي بي وجعني هتعملي ايه؟ تقرح بالراحة بأدب ثم لو الأمر افتنع شيء فيه قصي الجزء العلوي ممكن لو لقيت اللبر بتمط معاك وسهل يخلع خلعين اخلعين لو لقيت الفنملة أو اللبس اللبسات تحتاني أو كذا صعب بالمقص لو قصيتي جانب هتبص تلاقي الجنب هيوسع هيبقى سهل يطلع من الرسم من الجنب الثاني منتهى اليوسر أمي ولا من حد بيتتصل مثلا يقولي متعشات من البيت فإحنا بنصحهم بنقول لهم إخلاء ملابسها وغطوها. لا. لا. بي... لا. لا. لا لا لا لا حد يشوف لا. لا منا ما هي مثلا البندة اللي مبني أو الأخت أو لا. نعرف ممكن ما. من غير لا. لا معلش معلش بوري معلش لا لا معلش هذا الاولى الاولى ان انا اخليها بنفسها اخفف عنها اه اخفف ممكن لكن اخليها بنفسها لحد الصبح هي ما لا يمنعنا انا بدل ما اخلعه بالليل اخلعه الصبح الفرق ما الفرق لا ابدا ابدا ابدا, ابدا بيطلع ابدا ما تقعدوش تجادله في شيء الاولى بكده الاولى اننا نصرها لحد الصبح يجي حد يشيل من عندها الملاية يجي كذا لا ان شاء الله ما يكونش عليكم ويزر بس يعني اولى يا بنات ان انتوا لو جد ما تقومش قالوا عالى لفسها كله وسام كده لا يجي طفل يشد الملاية يجي ازاي ازاي ازاي ازاي بنبقى واقفين جنبها وكلنا ما في خلق شديد نعدي النصر وانداري لا لا لا لا فاهمين يا بنات؟ طيب لا لا لا ولا هذه بعض الناس تقول غيروا عرق الموت الموت ما هو الموت عرق يا ريت نعرق في الموت ده من ضمن علامات حسن الخ... الخاتمه مع علامه حسن الخاتمه ده لو عرقتي أثناء الموت مضن علامات حسن الخاتمه الموت برشح الجبين يا ريت نرشح جبيننا بس لو ممكن ينظف ممكن ينظف ينظف اللي هو لو في قضاء حاجة كده تبقى كذا ستر يعني عشان يبقى يعمل أنا لما يجي حد يغسلها الصبح يبقى ما تبقى مصورة إنما لما يجي بخلعوها سيبها أولى إن هي بدل ماء أولى لأن مش مش زي ما انتم متصورين إنها يعني تبقى حديد لا لا لا أبدا أبدا الباب الأمر سهل ومش على الأمر سهل جدا قصه أنا بقول لكم الأمر ده عندك ربع إن شاء الله نعم خلي بالكم عشان عايز أخلص الأمر الساعة بيت خلعت سيابها في غير بيت يا عم هذه قلاصة رهب نعم نعم احنا قلناها كتير يا حبيبتي لا لا ده مش كده لا لا لا لا مش كده أبدا الست اللي بتقرخ حمامات اللي من دول دي اللي على حمامات اللي بربع بتروح الحاجات النوادي وتروح كده وتخلع وتلبس والكلام ده كله أو أماكن وأما... وهنا واماكن الايه وهنا القياس في المحلات تقولي ازاي خدي مقاسك وعرفي مقاسك وذلك هو الاولى حديث ده خاص كده لكن مشروحي بنت اهلك وتخلعي تلبسي لا طبعا مش هو ده لا مش هو هذا نتكلم تاني عن الامر الامر ده طويل في العباره ايه تاني يوم خليها بنفسها خليها بنفسها ده اولى يا جماعه دي اولى افرضي العباره غرقت افرضي العباره غرقت لو العباره غرقت يبقى مالها ازاي احبائي اللهم استرنا اللهم استرنا فاتركيها اتركيها اتركيها سبحان الله يعني الواحد لما بيشوفهم في الغسالات في في بتوع ولوين بيبقوا سايبينهم في بيبقوا سايبين في المستشفيات في الثلاجات بثيابهم ايه عباره هتبقى توصل لارض توصل فيها خلاص طبعا يا حبيبتي ولو قدرتوا ان انتم كان معاكو كفن او كان معاكو شيء او معاكو لفافات او ملايات سرير وتقدروا تكفنوها وتغسلوها معاكو الحاجات اللي بنحطها وكده وتكفنوها على هذا الامر وتكفنوها في ارض فيها في مكان في مراوح وكده وهتوصلوا على قريب ذلك اولى ذلك اولا ان شاء الله يعني, إن يعني المفروض نتعلم المساله عشان نبقى فيها لكن تخيلوا اللعناها وقدر الله أن العباره يحضر ايه يحسب ايه اللهم سبب قالوا الستر قالوا من ربي الستر ذلك نقول يسالنا عند تغسيل الميت ان يستر عورته حتى يجرد من ثيابه في ساعه الغصن ساعه ناجح غسله اعمل كده يسال أن يسر عوراته ثم يجرد من ثيابه ساعة ما يجي أغسله مش أفضل أقديله أ... عشر ساعات ولا عشرين ساعة مجردة من ثيابه ولحد ما يجي أغسله أغسله ده دلوقتي بنصبر الرجل المرأة بتبقى غير كده يا بناتي المرأة بتبقى بنحط من المكان العشوري يا حبيبتي من مكان القلادة رأبته بغطيها الحاج للخلخال اللي هي الجزء اللي بيفصل بين الساق والقدم أسطر ما بحبش أشوف رج لها وصقها. ما بحبش أشوفه. لأنه أصدر. وكان من زلمة شيخ البنيح من الله عليه بيقول لحد الخلخال ذلك هتقولي طبعاً مصطلح كذا مش حاورت المرأة أقول لك أيوة بس في أشياء يعني كأنها من من الحياة. من الأوله. من, من السطر. سأل الله أن يرزقنا من يصدر علينا هذا الشكل وبعدين عن عيون الناس لأن قد يكون على حال مكروها بمثلكم. ساعات بيكون حاجات كتير. يخليه على حاله الناس اللي بتيجي تبوسه وترفع الملاية شويه تشوف لو كان عنده حاجة لا لا لا لا لا لحد ما تيجي المغسلة تغسل وتستر والداري وتغطي وكذا ويبقى الأمر خلاص يتقفر السندوق عند ماليك وعند صاحبة رزينك نخولي يا حبائي ثم يرفع أول خطوة بأول خطوة حط عليه الملاية ابتدأ أشين لبسه لو لقيته مش بعضه مش هيطلع يطلع من راسه وكل حاجة والثاني بالراحة لو لقيت الأمر شد علي أروح أقص بس جانب لو قصت جانب هيبقى سهر الثاني يطلع من عند راسه خلاص بقى الأمر سهل النقطة الثالثة الثانية أرفعه إلى قرب الجلوس تقريبا الأمر بيبقى تقيل هو راجل ده قوي لكن النساء بيبقى ضعفان لما تيجي تشيديها بتبقى عنيوب كأنك محتاجة عون فتقعدي على بطنه بقى بطنها من فوق الغطا من فوق الملايه يا تكون الملاية مش شفافة يا ريت تكون سميكه اتسام على كين في كده حاجات دي بتاعه المرايل التخينه كده دي حلوة جدا دي تقعد بقى يربط على بطني الخطوة الثانية يبتدي يدلك بطني بيدلك بطنه بيدل بطنه لحد يرفع يفتح رجلي كده علشان يخرج لو فيه إخراج وعادي يربط كده يعني يلف بييدو كده على بطني من غير ما شق قشين ما عاد شيء حصل لأ حركة دائرية كذا علشان ايه؟ برضو برحمة لأن هي الصندوق خلاص تفتح يعني مجرد ما هيضغط هنا هينزل كله النقطة اللي هي أول يعصر بطنه برفق ليخرج الأذن منه ويكتسب في ذلك الوقت خلاص هو دلوقتي عمل كده يبتدي يكتسب من صب الماء حين إذن يزد إيه الأذن عنه يبقى دلوقتي إنزل الصورة البالغة كذا هكذا الصورة اللي هي اهو شايفين؟ بعد ما فزق ما عمل بيبتلي ايه؟ يدخل المية احنا طبعا للأسف لو في مستشفيات بيبقى عندنا الخرطوم ده يدخليه من تحت ويغسل الجزء من غير ما تبصي شو ما بيبصش اهو؟ ما بيبصش من غير ما تبصي من تحت الملاية يدخلي احنا ما عندناش عندنا نظام الايه؟ الشافشة بنسميه كوز مش كده؟ كوز بتكون محضرة المية. آه. مية اه اطباق مية ملياهم مية محضّر الشامبو بتاعك، نقول دلوقتي لسعيد اللي إيه، بتحمي بتحضّر الشامبو اللي تستخدمه، محضّر الحاجات اللي أنا دلوقتي علشان بس دلوقتي, دلوقتي بس دلوقتي دلوقتي. بس هو دلوقتي بيروح المية. بيغسل ينزل الأذى. لحد ما ينزل الأذى يبدأ خلي بالكم، المية باليمين. وبيغسل العورة بالإيه ولابس على يده قفاز ووضع على يده يعني إذا ما يجي تغسل الإنسان بتحطي قطنة بتصبنيها بتحطي عليها الشامبو بعد ما المتين الأذى بتصبنيها وانت لابس عليه للجوال دي وتصبني من تحت الملاية ما بتشوي الشيء مقبلة مطبرة كأنك بالظلط بالضبط نفسك مقبلة مطبرة وبعد كده بترمي القطنة ويجيب قطنة تانية و تذهب و تلاقي بعض الناس بتطلع تطلع زي الفل بس لكن انت بتعملي مرة تانية استرنا و مرة تالتة خلاص صب الماء و المكان أصبح هذا المكان مش هجي كامبه بعد كده أخلصنا من المكان الذي هو إيه؟ الكبر والدولار نعم حبيث لا أنا أحبش أبدا هي لكن لأنك يعني أنا أرى حمام كبير في البيت ولدتي يعني تولدت لأنك إنتش ذكر والملائكة في صحبتك مع قدم مع الميت يعني ما ينموش من البيت انه يتخطر في اوضته ودخلك مش هياخدها معاه يبقى اقل بشيء نغسله في قطه ونضع مفرش ودلوقتي اللي هي الت... ال ال اللي, اللي هي موجوده دي بنغسل عليها دي في هنا خرم سهل وخرطوم الخرطوم نزل في طبق فدير ما بينزلش حاجه على الارض ابدا فالحمد لله نعم والخرطوم دلوقتي ممكن تمدد الحمام لو طويل يبقى خلاص يبقى الأمر ماشاء الله قصي لما لا يصدر عليك المسألة تماماً ثم نقول بعد ذلك بعد ما يغس ما يغسل عورة وتركو تلات قطنات وحضري تلات قطنات عليهم شامبو وترح غسنا وبعد كده تشطفي بالماء كويس كده نجتيها خلاص يعني قصدي شطفتيها نيجي ثانية جتيها كده بالظبط قعدناها ثانية ييجي بعد كده خلاص خلصنا دي دون أن يمس العورة ما تبقيش بقدهاوا، مجزي بعض الناس الجهة اللي يعوضوا يعملوا للست المية كا يعوضوا لها يعملها صو صوت وبقواهم كذا، ويقولون إنهم بيه، بي أي وتمام؟ إنا لله وإنا لا إله إلا الله. هي قالت أنا مش راجي أقول يعني الأخت قالت فاا، قلنا نحن حنين، هو في حد قعد نحنحنا ولا غيره خلاص؟ ف في المستشفيات بعض المستشفيات بس تبت اللي بتغسل والبعض الأماكن اللي فيها قلة علم بس بلف على بطانية لدرجة لها الأصوات اللي هي من أصدقاء القلب كذا إيه بنحنححوها كذا ينحنحو ولا ما أعرفش نعم نقول سبحان ربي أحبائي الخطوة التي دالي دالي. الخطوة بعد غسل القبل والدور بالصابون والماء دون النظر إلى العورة دخلي الكوز أو الكبaya أو الشفشا نقول عليه من تحت بعد ما صبلي عشت في المكان. بعد كده الخطوة التي تلي ذلك أبتدي أسمي بسم الله وأوضأ وضوء للصلاة. حط إيدي الاثنين مع بعض كده أو إيديها الاثنين مع بعض يعني زي ما بتدليك إيديك في الصلاة بتدليك له إيدي بسم الله وتدليك الإيدي مع بعضهم وبعدين بعد كده بتقولي بعد كده إيه خلاص بسم الله تبتدي واخد إيه. بتحضري أنا عايزة أقول لكم بأستهل عليكم مسألة بيحضر أهو زي النقطة التي تلي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إبدأنا بما منها وضوء منها. في الوضوء. ولكن لا يدخل الماء في الأنف ولا في الفم لأن احنا مش عايزين تاني ينزل حاجة من الأين؟ طب هعمل إياهش لما تدخلش حاجة في البوق وحاجة نكوبش بالكوباية، بجيب بحضر بحذر ست ست خطع من القطن، ست قطعة من القطن ببن لهم مية، ببن لهم مية الموجودة المية الدافية بتاعت عندي لا يمان، ببن لهم المية بعصرهم وروحهم لجاي على القطن الأولى عمل بهسنها كذا، طبعا البوق بيبقى. مقفول بروح عمل اسنانها ورمي وروح غيب التاني جنبك البسكت اللي هترمي فيه المتخلفات وتروحي بعدك الاشياء وعندك في الاوضه اللي انت فيها حتى بخور وحتى مروحه البخور والمروحه والبسكت اللي انتي هترمي فيه الاشياء ست قطع من القطن صغيرين بتروحي ماسكه الاولى عمللها اسنانها والثانيه واخدعنا لها اسنانها بسرعه والثالثه عمللها اسنانها يبقى فاضل عنك مسح من اي لونه تروحي مناخرها مناخيرها بتعمليها بالشفاه كده زي القمع شويه تدخليها كده وتدخليها كده الاولى الثانيه ثلاثه هكذا يبقى كده خلصت المنضضه والاستنشاق بعد كده نعمل ايه الوجه تغسل الوجه هاتي المايه من فوق لتحت هاتي المايه من فوق هاتي خدي في وهاتي من وجهها كله من فوق لتحت ثلاث مرات زي ما عملنا ثلاث مرات يبقى فاضل بعد الوجه ايه اليمين خذي من اطراف اصابعها لحد ايه هتصلي الى آه المرفقين الأقعض يا حبيبتي المرفقين ثلاث مرات وده اللي كلها الماء الأيمان الأول ده ما علمنا ثم الأيصر يبقى خلصنا الإيدين بعد كده يبقى بعد أن نأخذ الرأس تاخذ بأيديكي وتمشي السنة التي إن تمشي على شعرها كله لحد أن هيتقفها كده مشي بإيدة مرة واحدة كده وبعدين خذ المتبقع من الودنتين. يبقى فضل لنا رجلين بس اختري الرجلين كده توضط خلاص عايزة تعميم الماء تاخد الماء بقى كده كله من فوق لتحت من فوق لتحت وراء وقدام الميامر الأول تعميم الماء تاخد الجنب الأيمن ثم تاخد الجنب الأيصر ماشي تعميم الماء بعد كده تأتي خطوة التنظافة الغسط بالصابون يعني أو بالسجر ما السجر زي الصابون يا بنات عشان كده بيعمل رغوة احنا بنحطه في ماء التصبين يعني بروح مفتدي برأسها ما يكنش معاك خطوة خطوة لا يدخل الماء في انفه يلا يراعي الا يدخل الماء في انفه ولا ثمه بل يدخل الغسيل الاصبعي ملفوها به مره قرقه بين شفته المز قلت لكم فهمت حسناني ثم من خريهه ثم يستحب أن يغسل يغسل بعد كده يروح داخل بعد كده بايه برغوة الصدر راسي يروح ماسك الصابون تسندي بك يا حبيبتي زيكم الاخر يروح ماسك الصابون يغسل ايه مدلك شعر راسه كده ومدلك رأسها لو امراه او رجل يعني ولو رجل عنده لحيه برده يغسله ايه وباقي الصدر الجسدي يعيد عن الصدر الصابون شامبو بيسهلنا اكتر لانه بيراغي على طول وكذا آه. ثم يبتدي يعمل ايه بصب ايه بغسل راسه وراح داخل على الجانب الايمن غسلها من قدام وراح واخده علي امسك ايدها واحده اللي قدام يقولو امسك ايدها تروح جراها عليها وراح اطيا ظهرها من الايه الايمن وبعدين راح بعد كده اروح املا ايه من أيهما، وخذ الجانب الأيسر، وكذلك من الخلف، وروح جيّب الماء الأيمن، الخلف، ثم الأيسر والخلف، وكرر الأمر ده ممكن ثلاث مرات، وكل مرة أمر على المر المكان اللي فيه إيه ال من غير ما مسها، أغطي أقتل الماء كله، وكرر هذا أمر ثلاثي يبقى أنا دلوقتي ايه؟ خلاص، شوف بيعمل ايه؟ بياخد الأيمن، يصبده، يظهره. بياخد. والعورة لم تظهر أبداً كل ده من تحت بنقول ثم يغس الجانب والأيمان من جهة الأمام ثم من جهة الخلفة كما قلت لكم كده بالظبط ثم الحاجات المطلوبة يا بنات مسك الأبيض عارفينوا المسك؟ او او قالوا اللي احنا وزعناه ده لل... عارفينوا كلكوا يا بنات رحتوا عارفين عن رشد المسك؟ طيب يبقى في مسك ابيض في برضه مسك اسود لو عايزين نحطه برضه طيب يعني طيب لو ابيض ده يكفي الكافور ما كانش فيه لا لا السج صابون الكافور ده لازم في اخر مره الكافور عارف عارفين مكعبات البيضه كده عامله زي بتديك تذغدغ في اخر بطن انما السجلي في التصبين التدري في التصنيع، التدري شامبو، لكن الكافور تعصير للماء في آخر غسلة بتبي بحس راحة الإيه فما تخلطيش بين الاثنين. ااا خلاص بقى بتحط بقى أنا يعني بتحط إيه بتحطي في المية مسك في المية مسك. ممكن. ممكن. بس انت بالطيبين بقى كلها بالمسك ذا بعد كده بيبقى إيه خلينا نقول بالنسبة لإيه ده التدري التدري اللي هو بنقول عليه زي الصابون. خلاص. الحنوط, الحنوط اللي هي الطيب يعني لو انت عندك أي طيب، لو عندك عود، لو عندك كذا المفروض هكذا يفعل بجانب الايسر كما جعل ما عمل في الأيمن زي ما صفتلكه بالضبط ثم أعيد ذلك مرة ثانية وسرزة كما قلت لكم بات الأمر سهل كده لقوله صلى الله عليه وسلم أصلناها ثلاثا وفي كل مرة يمر الغاسل بيدي على بطن الميت فإذا خرج منه أذى نظفه من غير ما يبص يبرر بطنه ويقبل إيه؟ يغسل للغاية ان يزيد على ثلاثه مرات حتى ولو جاوز السبعه يحتاج الامر ممكن اذا كل مره بيحس ان في ريحه طب ممكن يزود حتى في الاخر نعم يعني ثلاث مرات او مرات ممكن اذا كان الجسم مش نظيف لو محتاج لكن افريدي مش محتاج خلاص يسن ان يرجع في الغصة الأخيرة ده سنة لكن لو ما ادتش كفله خلاص كعفوره ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث اجعلنا في الغسله الأخيرة كعفوره وهو طيب معروف بارد تطرد طارد للحاج يعني هو الكفور الحشرات اما الصدق صابون مجرد ما نحطيه في الماء وترغي تاخدي تعملي رغوه يعني الصعيدي عنه بالشامبو بيديك رغوه وبيوفر لك الامر تماما يعني يستحب ان نغسل الماء ماء ملائم لحراره جسده افروا التليفون الله عليكم ولمن يستعمل الصابون لازاله الوسخ ولكن لا يفركه بشده حتى لا يتاذى جسده المفروض ان هو بصوا لي عشان بالصباح على الله يرضى عليكم مش مشكلة ولكن لا يفروكوا بالشدة حتى لا يستحب تسريح الشعر الميت لانه سيتساقط احنا لما نحطها في الكفن مش بنسرق احنا لبقى نحطها في الكفن بنضفرها فحتى الضفايت بتبقى موجودة ايه في الكفن لو وقع اي حاجة من تغفرنا بتبقى كله ايه نعم ما انا بحط انا اصلا بلقى بحط الاول الكفن بعين بضفرها فهماني خلاص فهي لما ما منها عمينها كده كله موجود في الكفن أما المرأة تضفر ثلاث ويزل وراها واحدة من قدام واحدة من اليمين وبعين يتحطط يستحب أن ينشف المائة ده لازم ينشف لأن اللي حصل إيه؟ إن الأماكن اللي فيها اللي هي بتودي الخرطوم دي انت بتعملي إيه حاجة جميلة جدا المفروض ان انت تغطيها بميلاد ساعة ما تيجي المرحلة التانية بتعملي إيه حبتي قبل التنشيف حطي برضو سطرة تانية غمأ كده آه بس واحدة سطرة واحدة تكون بتحط السطرة واحدة بتشيل بحيث ما تشفيش ابدا عورتك واحدة كده ب يعني نظام شديد تروح مغطية وتاني تروح سحبة من تحتها وتبتلي تنشفي تنشفي فضري فوت جاهزي فوت لفي شعرها وتحت رأسها لان ده اكتر حاجه بيبقى فيها المي فوطه كده عشان تنشفي بقى جسدها خاصه احنا بشعرات طويله اللي فيه بفوطه ابتدي نشفي جسدها وانت بتنشفي جسدها يا ريت معاكي الميه اللي موجوده في القارب اللي هي نايمة فيه ده خلصيها مشيها خالص عند القرب مشيها خالص خالص وخرجيها اعدى زق ايدك كده لحد ما تمشيها وتنشفي بعد كده المكان يعني نشفي اللي هو الصاب ده اللي هي فيه قبل ما تحطي كفن وبعد كده لما تستخدم الفوطة الثانية في تنشيف جسدها هيبقى الأمر نشف تماما لما تحطي الكفن الكفن كده مش بال يبقى الخطوة الأولى أنك تصرامي الماء ده كله هنا وتنشفي مكان على جنبها شيء من تحت أماكنها المية ومن الجنب الثاني المية وبعدين بعد كده تنشفي جسدها هتبص تدقي الفوطة دي في الشوية اللي انت فيها فيهم الجسد الفوطة دي شد كل الماء الموجود في شعرها وفي المكان اللي هنا في يبقى سهل جداً خلاص بعد كده بنكون عملنا إيه هنا لا خلي بالك يستحب أن ينشف الميت بعد غسله إذا خرج من الميت أذى بول أو غائس أو دم بعد سبع غسلات فإنها يوضع عند فرج يقوم نحن من البداية بنعمل إيه؟ بنحط البامبرز ذاق بنحط اللي هي وعليه قطعة قطن ونطيبها وده بيأمننا لو هتقعد شوية لست ساعتين ثلاثة ابنها جاي من السفر هتسافر كذا كذا بدل ما بعمل أو بأحيانًا يخرج منهم دم أو كذا يبقى في الحالة دي احنا بنراعي المسألة علشان الإيه الكفن ما يبقاش في أي تأثير نعم خصوصًا ويوضع عند فرجي قطها هنقول لكم دلوقتي أما إذا خرج واحنا بنحوم الكفن أنه أقول لكم نعم إيه أما إذا خرجت أذا بعد التكفين فإنه لا يعاد وصي لأن فيه مشقة. بعض الناس لا تستخدم البلاستيكا جيئة ونظام برس ده فبيبصوا ايه وكفن فيه عشان كده بنقول او لا نعمل من البداية السكرة بدل ما نبقى زعلانين ورحنا كده ونغطي ونقول لا كفن بقى فيه دم لو لقينا واحدة تنزف من كل الاماكن بلاستيك نغطي الاماكن فيها ايه لان القطن هينشع برضه نعم حتى القطن هينشع ما بيشرب بس تحطي قطن وتحطي عليه ايه حاجة تفصل. إذا مات ال المحرب الحج أو العمر فعنه يغسل بماء وصدر كما سبق ولكن لا يطيب يطير. حطش بعطيب، ما حطش كفور، ما حطش ولا يغط رأسه عشان كده بيقول لك يغسل بماء وصدر. ماء هو إيه صابون. فما يستخدمش اللي هو الكفور يعني لأنه ولزاي بيقول النبي لا تحنطوه أي لا تطيبوه وقال لا تخمير رأسه لأنه ساعت بتي بص في الحرم في ماء راجل مالفوف كده بالحرام ورأسه بينه ما شاء الله مات محرم ده ده يبعث ملبي شهيد المعركة لا يغسل الميت محرم يغسل لكن شهيد المعركة لا يغسل يترك بدمه لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يضفنوا في ثيابهم ودماؤهم وأن لا يغسلوا بل يدفن الشهيد في ثياب التي مات فيها بعد ما يتخذ منه السلاح ولا يصل عليه لأن الله لأن وصل عليه وسمه وصله على شهور ما شاء الله قوته إلا بلق أما السقط حكم السقط السقط إذا بلق أربعة أشهر أربعة شهور فإنه يغسل ويصلى عليه ويسمى نعم لقول النبي صلى الله عليه إذا بق إذا حلقم في بطن أمي أربعين يوما مضغ ثم يكون عالقة ثم يكون مضغ ثم يرسل له الملك فانطف في الروح بعد أربعة شهور بالخلاص نفس الرحل في ذاكنا، أما قبلها فهو قطعة من اللحم يدفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة، لكن برضو يطحون في قطعة اللحم تنزل من المرأة تروح تتحسي يدفنوها برضو في المقابر لكن من غير غسل ولا أيه، بعض المستشفيات دماغ في الحمامات الزبالة نعم، من تعذر غسل إما لعدم حضور وجود الماء أو لتمزقي أو لاحترق نصيحة الله العفو والعافية لأنه ييمن ييمن حريق ييمم ويضرب أحد الحاضرين بين الطراب ويمسح به وجه الميت وكفيه ينبغي على الغاسل ستر ما يرى في جسد الميت إن لم يكن حسنا كظلم مثلا أو أصار بشعة في الجسد مذيف كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له أربعين مرة الأربعين بل إيه؟ أبعا عشان كده المفروض للإنسان من غسل ميت وكتم عليه ربنا سبحانه وتعالى غفر له إيه؟ أربعين تكفينه بقى، إزاي نحط الكفن يا بنات، يجب تكفين الميت، وتكون قيمة الكفن من ماله، لازم، صدق بالمال لازم يدي المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، الذي مات محرما كفنه في سوبيه، ويقدم تكفينه على الدين والوصية، أول حاجة، يوصي إن يجيب له كفن من فلوسه، إذا لم يكن له قيمة الكفن، تجب على من تلزمه النفقة إن هم أب وأم عندهمش فلوس، يبقى أولاده، والأولى في ذلك يا يعمل وأصوله وطروعه كأبيه أو جده أبناء أو كأوى وإذا لم يكدوا فعلى بيت المال البلد يعني المسلمين هم اللي ايه؟ يتفعوا الكفن الواجب في كفن الميت سوا بيستر ده الواجب يعني لو, لو كفنتي واحد في ساب واحد خلاص الأصل في الأمر السدر الحاجات التامية دي مش واجب لكن الأصل فيها نكتسطولي جسده لأن الهيئة بتتغير يستحب تكفين الرجل يستحب، يستحب. في ثلاث تلفائق بيضاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث تلفائق بيضاء. يستحب. تطيب بالبخور. لو كان عندنا عود عارفين العود بتاع تعال الجميل ده اللي هو القطع البني الجميلة دي تحط في المبخرة وتمر بالكفن كده عليه وتروسي كده الماء ما الكفن بماء ورد ضايب بعد كده عشان يأخذ. رائحة العود الكفن حتى لما تيجي تحط الكفن في كيس تلاقي رائحة العود واضحة جدا فيه يعني دي اللي هي تطيب الكفن بالعود يطيب نعم يطيب بالبخور ثم تخص خلاص طبعا ثم تطفت فوقها بعد فوق بعض وين ويجعل الحموض ورطيب خاص بالنودة فيما بينها بين يعني ثم انا وايدني يطيب كفا يعني ونزحه مثلا ماشي ثم يوضع ميت عليه مستقين على ظهره ثم يوضع قطن مطيب بنقول عليه دلوقتي البامبرز، زي ما حقيبية قطنة كبين عليها مسك كبين عليها كبين مسك ونضعها وأول حاجة بنعملها بنروح راح ملبسنها لإيه؟ الجزء ده كل ده من تحت الملاية ومربطين كويس على دين لو كانت ممتلئ قوي نحط مثلا على حاجة زي فصوضة كبيرة كده ونربطها كده بحيث انها تغطي المكان ده حصل وخرج حاجة بقى خلاص يبقى فيها ساتر يعني وبعدين بعد كده يا بنات نعمل ايه بقى بالنسبه يستحب أن تربط خرقه على الى قصها تغطي عورة الميل بقدرتها على الفرق زي ما قلت لكم نعم بالنسبة لي اللي هي بالنسبه للمراه احنا قلنا بالنسبة للمراه في الثاني في الثاني كان يستحب بالنسبة للمراه ملائتين وقميص وإزار وخمار يستحب برضه نعم ولذلك يستحب أن يقال هو هو الطيب على منافذ وجه الميت هني ومنخير وأوزانه وكذا أنت بتحط يعني إحنا بنحط في الميت رح تبين شوية مع الكفور بنحط من وهي بقى الميتة بنروح جايبين الكفور بقى وحاطين عادين ندم والشهاء وبسمها وأماكن وضوءها وركبها ورجليها والمكان وكفيها وكل جزء كانت سبحانه نعم الأماكن اللي كنت تتجسّد عليها نعم ثم وطبعا الواجهة كله عنيها وكله وإن, وإن طيب جميع البدء فلا حرج في ذلك لأن كده بعض الصحابة كانت يتفعل ذلك ثم يرد طرف اللفافة الأولى على الشخص الأيمان كيف يعني؟ هي دي المشكلة اللي أنا عايز أقولها لكم نحن دلوقتي بنبقى جايبين ملايتين بالطول كده الملايتين طولهم أي دايما بنجيب الملايات طولها يعني اطول من الميت بنديله. بندي له بندي للي هي الميت جزء كبير جدا جايبه ايه نعمل سجاده نعمل سجاده عايزين كده سجاده طيب ماشي طيب بصي يا بنات هنعمل ايه هنجيب بالضبط كده هنعمل انشيل دي كده بدل ما تتقلب ماشي طب ماشي حاضر بنروح جايبين الملايه الملاية بنات اللي هي المربعه الأولى بعرض عريض اللي هما اللي هو القماش العريض عشان لما تلف عليا لما تلف على الميده هو عرض اللي بنسميه عرض بنروح الملايتين. الملا بعرض عرض القماش. وبعدين بعد كده عرض القماش. أحسنتم. ده عرض القماش. الطول بقى إيه؟ بنختار إيه؟ ممكن مترين ونص. فردي واحدة طويلة قوي. نجيب لها 3 مترين ورسواف الغالب مترين ونص يبقى ده طول, ال... طول السجانة مترين ونص بالعرض عرض, عرض عرضين اللي هم القماش العرض عرضين بروح واخده مليتين قد بعض يبقى هجيب ايه مترين ونص مترين ونص بحتاج نمى ايه خمسة هاجي جزء تاني بعرض القماش لكن بالطول من هنا من عند القلادة لحد تحت الركبة يبقى هجيب حوالي كام؟ أخدها كام؟ يعني لا لا لا حوالي خلي بالك هيبقى تقريبا بالطول مترين والعرض عرض اللي هو العرض القماش فبخلي العرض كده بخلي عرض القماش اهو بخليه ايه طول وخلي المترين ونص عشان تلف عليها وخلي المترين عشان تلف عليها. فبروح جايبها فين يا بنات دي بنسميها الازار الجزء اللي هيتلف عليا كده ويسترني من تحت اللهم استرني وستركم فبروح جايبه الجزء ده اهو الطول بتاعه طويل اهو بعيد يعني هيبقى خارج بره من الجنبين بره واروح جاي على اللي هو جزء من مكان صدري ابعده عشان اخلي مكان الرأس هنا حركي معايا حركي معايا كده اقرب اروح بعد كده هعمل, هعمل قميص اهو دلوقتي عملنا الازار الازار ملاية مترين ونص في ايه في عرض القماش بخلي عرض القماش اهو هو المحسوط كده اللي هو من هنا هنا واروح جايبه بقى القميص القميص ازاي يا بنات الراس انا حطاه هنا اهو اروح انا لسه ما عملتش اي حاجه الراس يحضر لها القميص <تصفيق> لا ده انا لسه ده انا هقص <تصفيق> ما انا هقول لك بصي عايز عايزه اقول القميص يا بنات القميص ايه هروح أعمل القميص ازاي هروح ماسكه زي طول طول يعني هيوصل كده هاخد برده كمان حوالي كام طوله من عندي هنا لهنا برده ما برضو زي كانه مترين ونص هاخده كانه مترين هاخده مترين مترين واروح جايبه القماش المترين اثنين على اتنين هقص على اثنين ممكن تفتحي لي المعقده دي هقول لكم على دي أفضل لا اصلا عايزه قصها انا هقصها بروح جايبه يا بنات وخلي لي بصي المتر بروح جايبه القماش اهو عرض القماش زي ما هو وروح جايه على ايه بطول القماش مترين أو مترين ونص وروح جايباه على نصين كده أنا عارف ان كتير منكم عم يعرفش يخيط ولا يستخدم المقص يعني بس يلا كده نتعلم لازم نتعلم ورح جايه من النص ذي ما كنا بنعمل لعرايسنا زمان يا بنات اروح واخده دايره كده اقلبها على بعض اروح واخده ايه عامله كده قصه بالمقص دايره كده بفصل رقبه بفصل دخول راس واروح جايه من قدام فتحه كمان من قدام مش من ورا اروح عامله شرطه كده عشان ييسر عليها دخول الراس بقت بالشكل ده متخيلينها يا بنات؟ متخيلينها؟ بروح جايبة بقى الملايات بتاعت دي اللي هي متصلها مترين ونص ورحت عملت دايرة دي في وسطها عشان ادخل الرأس اروح جايه هنا عند مكان اللي احط عليه الرأس ابعد شوية من الطرف عشان لف الملايات ابعد شوية اروح حطها هنا يوصل بقى الملايات يوصل برد معايا زي القميص هيوصل معايا للاتنين ونص اهو لما اجي اروح تانية خلي بالك احطه ازاي بقى احطه ازاي؟ الشرطه فوق عشان امتني كده تبقى الشرطة من قدام فهمتوني؟ طيب اروح جايبة كده مكان الرأس واروح تانية كده اما جي بقى نايم ال... بجاهز كافني اجهزه ازاي بقى خلاص القميص موجود الازار موجود الخمار موجود الخمار اغليه على جنب خمار خمار زي اللي بلبسه في الصلة اروح مسكة دي بمسك من الجنبين مع بعضهم كده مع بعضهم مع بعضهم هاتي مع بعضهم حبيبتي بس كده بس بروح برحاملة كده عشان تيسر لما جي بقى الميتة هاتي دي الكرسي اللي انت بتاعيز تعملين انا دلوقتي وتروح تكبر رأس عشان ما تبقي من هنا يبقى هنا ايه الكفن ده الرأس. ما متعوديش تحتاري ساعة البتاع خلاص دي خلاص فاهمين يا من هنا الرأس دي بقى الميته المتغطيه الميتة المتغطية بروح جاي بقى ايه أروح زاء الميتة ده الميتة ظهرها نايمة على ظهرها أروح واخداها على الجنب الايه يساعدوني على الجنب الألفها وروح زاء الكفن تحتيها لما رجعها على ظهرها تاني هيبقى الكفن فين أروح سحب الطرف ده واسحب الطرف خلاص بقت هي فين في النص هعمل ايه بقى دلوقتي؟ اروح مسحة، مسكة لا يا حبيتي مش هيشوفوا ده هيشوفوا ده هاتيلي القرحة بتاعتك السورة هروح املا ايه اول حاجة عملها يا بنات؟ اول حاجة عملها انا دلوقتي القميص بتاعي هول محروضة هوا كده في فتحة في فتحة في فتحة لا بس مش هينفع ده. ده في فتحة مش مأمل هيبقى في فتحة اروح رضا على اول حاجة هعملها القميص رضا على الرأس يبقى القميص هيبقى من هنا دخلت ومفتحة شرطة كده وصل حد الآخر لحد يعني بعد الركب فاهمين يا بنات يبقى دار الوقت بعد كده هيروح عندي ايه ممكن اعمل الاول السطرة اللي هي الإزار نعم مش بيقربوا مني طيب اروح عملة ايه ممكن اعمل قبل القميص ممكن اعمل الإزار يا بنات ادي مثلا القميص اهو اروح عملة الإزار الإزار هيبقى ايه جاي في الجزء ده كده قلت لكم من عند القلاده دي راسها هو. اروح جايباه عليها كده الطرف الايسر اولا اهو اروح حمالاه كده واروح جايبه اليمين عليه لسه راسها باينه اروح رد القميص وجايبها عليها هيدخل وراح هيبقى نازل كده محرود من هنا وشرطه من هنا تاني حاجه هلاقي القميص هيبقى دلوقتي انا لبستها الايه الازار ولبستها القميص ثالث حاجه البسها الخمار اروح جايبه خمار, خمار ورح حطها ايه في راسها اهي مفيش معاكه واحده عندكم الشرب هاتي الاشرب هاتي خلاص بارك الله في اروح مسك الخمار اهو يا بنات عمللها راسها كده بالخمار اهو وارفعها ويبقى الخمار كده بقى دلوقتي ايه الخمار القميص تحت الازار خلي بالكم ان انا حطيت الإزار الطرف اليمين على اليسار فاضل لي بقى ايه الملايتين اروح ماسكه الملايه الطرف اليسار جايباه على اليمين بس هيغطيها بقى كلها براسها خلاص كله بقى ايه لا لا لا مش لازم الا لو كان في نزف يبقى دي اللي الشمال اروح جايبه اليمين وعد ادخل بقى وازلط علشان ما يتفتحش مني ودخل الملاية بتبقى طويلة وعد ادخل كده ولف تحت رجليها علشان كده وبعدين بعد كده رح جايب الملاية التانية يبقى برضه هجيب الشمال ورح جايب عليها اليمين وهجيب سبع لفافات انا بحب سبع لفافات علشان تبقى العملية سبع بيتا سبع بيتا رغبت بس بسطوله رحمت مدخل البطل زي عملا كذا رحمت الحلى ربط من, من عند رجليها من عند رجليها هاتي رباط كذا هاتي من هاتي ربط رحمت الحلى بنته ربط كذا متاحت رجلى هادي رجلى ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها شريط شريط شريط شريط, شريط, شريط, شريط. اروح ماشياه اروح ماشيه, ماشية ال من تحت رجليها من غير ما بتتحرك كده اري ايصال لها جدا اروح ماشيه هو هيمشي امشي معايا كده كده لحد ما يوصل لحد الوسط أروح ربطة ومخليه ربطة على على الشمال لأن هي بتنام على جنبها اليمين وروح في بس مش في لأنها بتتفك في في, في القبر واجي برضو سبعة أقسم أقسم أقسم الطرفين دول بعد عمل فيهم ايه ببروهم رب برما جامدة واربط هنا وروح تانيها تاني وربطها كمان هنا واجي للطرف الثاني اربط الربطة دي وروح لفا لفا جامدة وروح رب هنا نعم بيبقى فيه ربطين كده عدد بتبقى بتبقى أوسق لا لا هو هو هتلاقيه هو كده تاني كده فتبقى بتبقى جمد وبيبقى بالنهاية بالشكل ده يا بنات بتبقى مربوطة كده ولما تيجي القبر هنقول لكم انها بتبقى على جنبها الايمن والربايت كده بتبقى على شقها كده والربايت كلها على الشق بتبقى على ايصر اول ما في القبر يجروحها مين كده فكين عشان كده بتعملها في يونكة بس وتبقى مش ربط جامد علشان يقدر اللي يفكها في القبر وينزل معاها ويبقى كده انتهت الرحلة بتاعت الدنيا وبإينا خرجنا من الدنيا بلفافات نسأل الله لنا حسن الخاتمة يا رب العالمين بالنسبة لي نعم يا حبيبتي تفضل كل واحدة تأخذ حاجاتها يا بنات نعم الإزهار ممكن ممكن ممكن ممكن والله ممكن ممكن إن شاء الله هنا يفعل باللفه الثانيه مثل ما فعل بالاولى الايسر ثم الايمن ثم, ثم, ثم تسحب الفوته التي كانت تغطى العوره يبقى فيه لسه مازالت اللي بتغطى العوره, العورة. تسحبيها اول ما تحطي الازار اول ما تلف الازار وتلف عليها اول حاجه اول حاجه الازار تروحي سحبها لما تيجي ترد القميص هتبقى دي ثاني طبع. هتلجس الخمار بالثالثة هتلف الملايا الشمال على اليمين ثم اليمين على الشمال ثم اخر ملايه اليسار على اليمين ثم اليمين اليمين هو الاعلى بعد كده تسحب الفوطه التي كانت تغطي العوره ثم تعقد العقد وهي سبعه كما في الصوره زي ما تشايفين شايفين كده هو كده ورففها زي ما انا وريتها لكم كده بالشكل ده يكون هي نهاية اللهم احسن ختامنا مش مشكلة خلاص ما تتناقش لا خلاص هي. بس شايفينه بيوريق الكفن زي بنت حتى لا تتخرق معرفته نزيد عن الكفن اللي بيزيد ده إربوتيه واللي فيه وربوتيه من فوق كده زي ما نعمل كده. فتبقى تبقى محكمة أكثر يعني. تبى تبقى خلاص خلاص خلاص. إربوتيها كم هالسشة يعني. بس برميها أول. أيونام. ثم عارضه على رأسي ورجلي ثم تحل العقد في القبر فإن كانت العقد أقل من سبعة فلا حرج لأن المقصود تثبيت الكفن كل ما تكون الواحدة منترئة. زوجي العقد علشان تبقى العملية فيها أحكام كيف نصلي بقى الجنازه يا بنات؟ قلنا يا جوز تكفين الميت حساب وازار ولكن الأفضل ما سبق المرأة كثفا في الخمسة كما ذكرت لكم وهو ذلك هو الأسطر إزار يكون أسفل البدن ملاسق البدن خمار يغطي الرأس قميص وهو السوب ولكن مفتوح الجانبين زي ما روته لكم مش متخيط يعني واللفافتان كما ذكرنا بالنسبه للصلاه على الجنازه اللي بتكون الرجل جنسة الرجل يقف المصلي عند راس الرجل وبالنسبه لجنازه المراه يقف المصلي عند وسط المراه الصلاه على الجنازه فرد كفايه يصلي عليها خلاص يسمي يسن ان يقوم الامام عند راس يسمي من السنه وعند وسط المراه ما تقولليش لي لان هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله صلى الله عليه السنه ان يتقدم الامام على المامومين ولكن اذا لم يوجد بين المامومين ما فيش مكان ممكن الصف على يمين وعن يا صاري. يكبر الإمام أربع تكبيرات يقرأ في الأولى الفاتحة ثم بعد أن يتعوذ وبعد التكبير السنة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إبراهيم اللي أنت عارفينها ثم بعد التكبير الثالثة يدعو للميت لما ورد عنه من أدعية اللهم له الله وارحمه وعافيه وعفو عنه ونقي من القتائك وننقى السواد الأبيض من الدنس أبدلوا دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهري وزوجا خيرا من زوجي وأدخله الجنة وعيده من النار ومن عذاب القبر يا رب العالمين أما الصق، خلي بالكم فهو إن كان وهو كان عمر أربع عشر فأكثر فأنه يدعى لوالديه بالمغفرة لما قلت الصق، يدعى لوالديه. لقال النبي الصق، يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجزء أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره دي صح، ودي صح زي ما بنعمل في المسجد كده من فتد في بعض التكبيرات، خلي بالكم نقصة لي بتسأله فيها كثير نقطة دي أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبير الإفعال النبي برضو بتسألوا فيها النقطة الأخرى من فاتته بعض التكبيرات مع الإمام فانه يتابع الإمام إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة فانه يدعو الميت ثم بعد ثم التكبيرة الرابع يكبر فقره الفتاة يعني يعملها عكسية بقى وإذا امكنه ذلك قبل رفع الجنازة وإلا سلم عمل الإمام وليس عليه شيء فهمت النقطه دي نعم حدث يصطفوا بقى يحط الامام الإمام ثابت لكن المراه تتحط عند راسها يعني ما يبقوش موازين لبعض لا يبقى يحط الرجل يحط الرجل عند عند وحط المراه تبقى راسها عندك وسطها يبقى فاهماني ازاي وهنا الحفره يا احبائي الاخيره هنا الحفره من فتاة الصلاة على الميد جاز له أن يصلي على القبر أن يجعل القبر بينه وبين القبلة وصلي عليه كما يصلي على الجنازة كما في الصورة بفعل النبي تستحب الصلاة على الغائب الذي يموت في بلاد أخرى إذا لم يصلي عليه هناك لكن لو صلى عليه خلاص يستحب حمل الجنازة من جهتها الأربار على الأكتاف يسنى الاسراع غير الشديد بالجنازة لقوله أسرعوا بالجنازة عشان تروحوا للنعيم بقى لو ممكن. يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة أو خلفها أو عن يمينها في أي مكان يعني فكل وارد في السنة يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض نزول يعودوش احتراما ودوقيراً لنهي النبي صلى الله عليه وسلم يكره داخن الميت في أوقات السلاسة التي تعرفنا ثلاث ساعات كان نبي صلى الله عليه وسلم لأن نصلي فيها أو نقضى فيها موتانة حين تطلع الشمس بزغطة حتى ترتفع وحين تقوم قائمة ظهيرة عن وقت الظهر بالضبط وحين الغروب يعني حتى تغرب الشمس دي ومعنى حين يقوم قائمة الظهيره اي قبل الزوال بقليل ومعنى الشمس الغروب اللي هي تصفح الشمس او تصير الشمس الغروب أي تميل الغروب يجوز دفن الميت في الليل جائز او في النهار حسب التنسيق يستثنى الأوقات دي فقط يسن ان يغطى قبر المراه حين ادخاليا فيه ليكون افضل شايفين بيمشوا يمين مفروض ان المراه لما يكس ينزلوها القبر وهي ملفوفة وبنزلها في الكوبرتا بيجو الكوبرتا من تحت يسن ان يغطوا كلا القبر من بره علشان حدودها ما تظهرش يعيني على بيمشوا مرض يعيني على بيمشوا هم ناس الله لنا معرفة لا دغيرها غيرها ده غير اللي هي الجريدة ده غيرها ده ممكن ده يزلك لما تيجي يسنى يسنى ان يذكر الميت القبر من عند رجلي ثم يسنى سلم فاذا لم يمكن ذلك ادخل من جهد القبر بي بيدخل من ناحية القبلة بيدخله القبر دلوقتي ويغلق عليه القبر وحده من غير جليس ولا انيس ولا حبيب ولا حد الا العمل اول ما يعين عمله يقول له انت مين الوجه الجميل ده يقول له العملك الصالح شيك تعبت فيه في الدنيا لكن بقيتك اهو في القبر والتاني قبله واحد قبيح الوجه انت مين وانا ناقص انت عمل القبيح مس الله لنا معذورا فيه. <تصفيق> هذا اللحذ يحبينه، وهذه القِال الشق. لحذ كذا سيفين اللحذ فين؟ لاتنين صح. صح. واحد في النص كده والثانية عمل زي الرف كده اللحذ أفضل من الشق. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحذ لنا والشق لغيرنا كما في الحفاحل العلبي. اللحذ هو أن يحفر الميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيها. والشق وأن يحفر له حفرة وسط قاع القبر يعني. وسط قال قبر يجي القوقع قال قبر رح يحمل حفرة من ينمو فيها والثاني رح يحمله كذا زي الرف كذا. ويستمِن تعاميق القبر ليأمن على الميت من السباع وخروج رائحة ريها. يقول من يدخل الميت في قبره من يدخل ميت بسم الله وعلى سنة رسول الله وفعل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح. يتولى تخيل الميت قبره الوصي بوسط من أقاربه. وبعد كده ممكن اي حد مسلم يتأقل لا ممكن يقولوا في قبر شريف يدخلوا في قبره يسن وضع الميت في قبر على شقين أيما مستقبلا قبلاً بقول النبي الكعبة قبلتكم أحياء وامواتا حديث صحاح الباني والله يعرض احترأتي وسادة بعض الناس بجيب له وسادة وتحط له حنة وتحط له شاي وأرضي وح... حاجات حاجات يعني معايمة بتحط له أرضي حنة وتحط له سبحة تحط له عيش قلت له مية ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت محرما لأنه لم يصبت ذلك ثم سد فتحة اللحد باللبن عشان ما تطلع شرحتنا وما بين اللبن بالطين يعني يسن أن يفرغ بعد أن يفرغ من وضعه في قبر أن يحسو على كل مسلمين الحاضرين عليه كل الموجودين على قبر ثلاث حفيات كلا مطراب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حفيات كده دي الأخفر دي اخرنا ده اخرنا ولذلك نقول سبحان الله يا احبائي اللهم نسألك حسن الخاتمه تسمى اي سنه يرفع القبر مقدار شبر ليعلم أنه قبر فلا يهان ويكون يعني لما كده تبص تترى مسنن عليه شويه تراب كده يبين انه يعني اه كما لانه صفه قبر النبي صلى الله عليه وسلم نعم زي الحتة العلقة سمجية عمل زي سنمك جمع كده وحطوا طوبة شاد ده مكان الرأس ده مكان الرأس لكن ده مكان الرأس لكن بقيت الجزل يمروش نام كده بأبوة كده نعم وبعدين ثم يوضع عليه الحصباء فوق الرمل حط حصبه عشان ما يطرش التراب مش ما يطرش الميت نعم فعلى لذلك نقول يعرف انه قبر فلا يهان ثم أرش الحفرة ورش بعد كده بالماء لوجود ذلك في السنة كما في الصحيح ويضع على قبر حجرا عند رأسه لعرف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان بن مأمون رضي الله عنه الحديث الذي ويحرم تجصيص القبر البنة كل اللي احنا بنعمله ده أي وضع اللي هو الطوب اللي إنتوا بتشوفون الرخام وكلام ده كله أو الكتابة عليه أو الجلوس عليه أو وقته علي أو الدوس عليه أو الاستكع عليه وحدة معانا وجلسة وعدم تدري الميت كل ذلك حرم ما النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك كما في الحديث الروه مصلي يكره دفن اثنين في أو أقصى في قبر واحد إلا للضرورة كانش فيه يسن أن يبعث الآن الميت إذا كانوا مشغولين الطعام أطعمه ألا جعبي بعثولهم إحنا بعثولهم الطء الطعام يكره لأمه للميت أن يصنعوا الطعام في نفسهم يطبخوا في البيت لا يجوز، كما في الحديث الصحيح لكن كنا نعد الآن الميت ونعد إسح إسحاق كنا نعد أو نعد نعد صنع صنع الطعام والاجتماع لأهل البيت من النياحة كانوا معترضين على عمر الله تسمى للرجال زيارة القبور للدعاء عليها والاعتبار كما قال في الحديث أما النساء فحرم عليهم زيارة القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم وآله نزائر القبور وإن كان هناك حديث يجوز لكن لا نكون لا نكون زوارات تحج دائما والأول أن أنت ما تخص لأنهن قليلات التحمل، فقد يلفعلن الإفان المحرمات، من ياح وغير ذلك، وقد يكون سبباً بالفتن في موضع إن المرأة بتخذ ولادها، وكمان ولدها بكوش لابسين حجاب، وكل واحد وحدة مصحوقة فتقرأ على القبر القرآن، والله لو قرأ القرآن للابس حجاب، فهما بيوصلوا لفتن شديدة جداً، وال والمات في القبر ده هيسأل عنهم لأنهم تركهم من غير هذا الحجاب. يقول زائر المقبرة السلام عليكم دارقام المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون وأسأل ربي أنتوا السابقين نلاحقون اللهم اتحقنا بهم الصالحين يا رب العالمين نقول وتستنى تعديل أهل الميت من أقولهم إي إن لله, لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى فلنصبر ونحتسب يسبو ذلك عن نبي صلى الله عليه وسلم وإن قال عظم الله أجرق فلا حرج في ذلك ويجوز البكاء عليه بلا تكلف كما فعل النبي مع ابني صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يجوز للمصاب من الميت أن أهل الميت يعني أن يحد على الميت أن يترك تجارته والخروج للنزهة ها أو نحو ذلك حزنا على الميت ويكون ذلك ثلاثة أيام فقط إلا الزوجة على زوجها اربعه أيام وعشره فترة العدة أربعة أسرين معاشرة الأيام إلا أن تكون حامل إلا أن تضع حملها. يحرم الند والنياحة والندب تعداد المحات من الميت تقولي وما ومش عارفه كان هو اللي كاسينا ده هو كان اللي ملبسنا ده هو كان هو اللي ماكلنا يا حبيبي يا سندي يا كلام انتو عارفينه ده اللي هو يا ايه يا ايه يا طعن يا كاسينا يا تبعي يا... يا اسد لا يجوز والذبح للميت لا يجوز لا يجوز ولا يجوز والذبح للميت بدعه وضع الأخضر على القبر مدع بدع كانت خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم جريدتين لكن لا نوضع على الميت والدبح الميت والدبح وهو لا ممكن أولا أن تتصير بالسلقة في أي وقت آخر لكن هذه بدع يحرم شق الثوب ليس منا ما لطن الخضود وشق الجلد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم داب داب دعوة الجهلية ولا هنا انتهى درس أحكام الجناز كده خلاص. كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اللهم اختم مع احسن ختامي وختامكم واجعلنا ممن استمع استمع فاتبع فتبع اللهم ارزقنا توبه نصوح وارزقنا عملا متقبلا وارزقنا يا ربي عنا نافعا وارزقنا عملا صالحا متقبلا ترضى به رب اللهم What <laughs> you Deixa eu ver En ik بعد قرائك متى يسهر من الخرحان وقبل الأزان يقول الفاتحة هذا من الصنة لم يقال ذلك النبي صلى الله عليه أدعو لك بالزوج الصالح بنتي تقول الأخت غسلت حالة كان النمل داخل عينيها يعني إيه داخل عينيها؟ أكيد ماتت في بيتها وما فيش معاحد والنمل كان حواليها في البيت مش نظيف ها؟ أخت بتقول غسلت حالة وكان النمل داخل عينيها وتحت الجفون كلما سجبت الماء لا ينتهي كأن هي عينيها والجفون إنساء الله العاف والعافية وتقول وحالة أخرى كان رأسها قيل جدا ولا ترفع ماء وحالة ثالثة كان قمل شديد. غسلت مين؟ غسلت فين يا بنتي؟ إن أمر ده شديد. هي ثلاث حالات عندها شديدة جدا بتقول الأخذ دي. غسلت حالا كان النمل يدخل عينها ويأكل. ليه؟ الأخذ لأن صاحبة هذه الرسالة لا تقول حبيبتي. لأن الأمور اللي أنت بتوصفها في رسائل دي شديدة جدا. أو تكوني ممكن يعني ممكن تكون غسلت واحدة فقيرة جدا في مكان. قادر جدا وما لناش حد يغسلها فتعرضت الى هذا الامر تغسل وخلاص ليس عليا شيء ما احنا كل ما احنا ما احنا دودها كله فالدودها كنا يعني دود قالها دلوقتي لان بيتها كان كده فقيره لا طبعاً ولا شيء اغسلي وخلاص ما هي الادعيه المتوفى بالتالي ان احنا ذكرنا الأدعية المتوفى اللي احنا قلنا ذكرناها تسأل السائلة تقول ممكن الولد يغسل خالته الأولى يعني يغسلها النساء ممكن أصادف أخو جدتي وعم أبويه ما أخو جدتك يا بنتي يعني خالك وعم أبويه يعني إيه عمك فطبعا عمك دول محرمك الاثنين دول ما فيش فيه مش زي شيء الاخت بتقول عندها يعني عندها تغطيه المراه الاخترين من في المراه من رقبتها الى قدميها كيف يتم الغسل كله من تحت الملايه وبالليفه من تحت الملايه بننضفها من تحت الملايه ولا تبان منها اي عوره والله بس ايديها كده عشان تسهلك الامر بس فقط نبعد اللحاف ونتركه لا ابعديه من تحت بعديه و... وايدك الثانيه اليمين شغاله كده كانك تغسلي وتشطفي من تحته من غير النظر الى ذلك اللهم ارزقني يا ام المارك حسنا الخاتمه ولنا جميعا يا لو ام أرضعت ابن لو أم أرضعت ابن اخوها كم نعم لو ام ارضعت ابن اخوها كم عدد الرضعات المشبعة تمنع تمنع 5 رضعات هل يجوز للنساء تصير بخلفه ال... ان تمشي خلف الجنائز ملعونات من فعل ذلك النساء ملعونات وهل يجوز لهم ان بعد الدفن يروح يدعو للميت لا يجوز لان وقت فتنه قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانه سهلت التفسير لن يجيل الاسم الصحيح اخت اسمائي سهير مين سهير مين حقا مين سهير سهير ايه يكتب الاسم, الاسم حقا سهير يكتب بقيت الاسم ما ينفعش كده يبقى سهير كده ما ينفعش